السلام عليكم, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته. يسر, يسر منتدى طلاب طب إن شمس www. أن يقدم لكم هذا الأسبوع. level party يعني الأسبوع. level party ده party party. يعني يعني termination. لابر معناها لكاترة انهاء الحمل بعد الـage of fetal viability يلا لكاترة بقى معناها لكاترة انهاء الحمل يلا يلا يلا كله شغال كله شغال كله جماعة خلاص نبدأ ندوس بقى يلا بقى نبدأ بقى عبارة عن ايه عبارة عن of pregnancy After the age of fetal viability. Myślę, że to Traditional pregnancy after the age of fetal viability. I لو ده jest to, to jest to, to jest في يلا نهار في دوش كترة ايه؟ معاني جاترة فهو انهار حامل بعد ايه اسمه ايه؟ اسمه الليبر مش دولي حدث في المليه. انا المليه دكاتره هات تعرف في عدية معناها ليبر معناها اللي هو الدليفري او اللي هو دكاتره الثري بيس. ايه بقى بيس؟ الليبر الدوه جزي ما يكون واحد ماشي ركب عربيته وماشي الطريق. ركب عربيته وماشي ايه؟ الطريق. طريق. طريق. ده وركب واحد يعني في بسجر اللي هو المسافر وركب عربيته يعني الباور وماشى في الطريق اللي هو بيت اللي هو يعني كده جاب بقى الليبرز دهوت ليدر مفرد الليبر ده انا في المنظر ده وليه وليه أول مفرد مفرد هو الباستشر يبقى عندنا في الـ passenger. والبسجس والبور الباسنجر ده هو مين يعني كل مين يعني نست فيتا فيتا سويدر و بلاسيتا يبقى فيتا سويدر بلاسيتا معنى كده يبقى خلي بالكم الباسنجر هو عباره عن البيبي والبلاسينتا باسجر فيتا سويدر بلاسيتا طب نيجي على الباور بقى ايه الباور بقى يعني بتشيل حديد يعني دي بتقص ديار معنى كده بتلاقي كده انت بتشيل كده البايسبس لكن بكنت بتشيل دي يحسب معنى كده بتحسب بتحسب تعمل تعمل معناه في قوة أساسية. إيش هو؟ The power. power انقباض الرحم. لقيت في قوة مساعدة اسمها auxiliary force. auxiliary force هذا كذا القوة اللي هي, هي, هي bearing down. يعني معنى كده. كذا. إن the power حقتين. The power حقتين ذكرا. The main power هي contraction. اللي هي, هي auxiliary force. اللي الbearing داون. أو زي أو bearing ايه؟ الbearing داون. يعني حز مع هذا واحد بيحسب يشيل أو بيحسب مع هذا كتر ده اسمه bearing داون. في دي قوة مساعدة لكن قوة ثانية مين هي the trying contraction أما الدي بقى اللي تعتمد بقى هذا كتر ليه موضوعه مهارة اللي هو البس جس هو في عندنا soft شوي عندنا مين وعندنا boom يعني بص كده إبى بدها هنا هو بيج هو الرحم تمام هيعدي من الرحم ويطلع من السيرفكس يمشي في الباشينا ويطلع من الفضل دي الصوت إيش المفروض بيجينزل ديها يدرس وسيرفكس وباشينا ووو وفضل القصة كلها ده كانت عايزين يفهم القصة كلها القصة كلها مره من عشر سنتيمتر يعني إبى هنا هو الرحم هيطلع من الفضل يعني هو قدام سكت الباشينا بس اللي هي كم سنتي اللي هي عشر سنتيمتر شوف قد ايه يا جماعه القصه قد يعني القصه 10 يقول لك هي في تاريخنا كله اللي كان 10 سم ناس بتعيش هناك فقصة طويلة جدا كتاب كامل يعني ربع المادة كلها ده في الليبر دوت يعني ده كتاب كامل بوكس كله عبارة عن عباره عن الليبر وابنورمال الليبر القصة كلها عبارة عن 10 بس اللي هو القصة من من اول ما اللي هو من اليوترس لغاية 10 تيت سانتيبيتر لكنها اصعب فعلا في, في تاريخنا نقوله ده يوترس وسيرفيكس وبجينا وبالبة تعالوا مش رأكا بقى على ايه على اللي هو البول بقى. ده البول ده جاتب. ده هو ده البول اللي هو ايه يعني كل الستراشن دوت تعالوا كده متلبس مبارد مين بيه البول تعالوا على الاولدهوت كده واحنا كده بروز داير بروز داير بيتوه بص, داير بص داير كده اهي انا هنا برده حايظلكوا برده يا هذه النقط دي, دي. شايفين هو ده دكاتره ده دا البروز ده البروز ده اللي هو عباره عن ده اسمه يعني ايه بريد بريم يعني كده انت حرف او حرف او حاجة. معاك كده؟ طارق كاتب عندك انا عملت الـ يعني الاوبس ده بالذات ده انا يعني اوبس ده الاوبس ده ده بجد مذاق قوي كل حاجه مكتوبه فيه، كل حاجه مرسومه دي ليبر بقى شغله بقى مفعل جدا ليه ده معايا فده كله مكتوب وتستوعبه جدا جدا ان شاء الله ليك كتاب الليبر، الاوبس بالذات ان شاء الله رائع وكتيب جدا مكتوب فيه كل حاجه مرسوم فيه كل حاجه وبالعربي كل حاجه انت فبص انا كده الحرف دوت بيتكون ايه من ده من الجبهه بتاعه السيكره وكلمه جبهه يعني بروموتري تمام اللي هو ده ده البروموتري اهو واخدين في الاول وبعدين بعدين من الجبين في وداد دان السيكره لهنا وهنا اسمها هنا اي سكر اللي هو ده من هنا, هنا. سيكرال إيه؟ سيكرال إيه؟ ده ده ده من هنا سيكره ايه سيكره دينا يبقى بروموتري ثم دينا بروموتري ثم دينا معايا ده بعد كده كاترين الكوس ده بالهيب بول اسمه اريا اريا اسمه الاليا ده بيعمل articulation مع مين؟ مع السكرة في جوينت اسم اس جوينت ده هو ايه اليا جوينت يعني معانا كافية ده سكرة ما عندنا سكرة البرومونتري وإيلة في سكرة وسكرة من جوينت معانا ده كترة؟ يبقى ده فيه برومونتري وإيلة وجوينت بعد كده كترة بده يقرأي منه ممكن يشوفه هنا كده فيه لاين لاين هنا واضح اهو لاين واضح هنا ده معانا من بعد جوينت لاين اهو كل اللين ده معايا يا دكتور هذا اللايد اللايد ده اسمه إليو بكتينيا لاين اللايد ده من اول الجوينت لغايه هنا ده كل ده ده ما انا افتح حرف بي بي واضح الشمس حرف واضح اللي اقرب بعد كده في الريست ولا حاجه ابص على البكسه ده في حرف واضح محفوظ يعني بارس كده يا دكتور فده اسمه إليو بكتينيا لاين بينتهي على شكل كده حته كبيره كده ليه دي حته كبيره بس ما اسمه بكتينيا الاميننس يعني عندي هنا البكتينيا لاين so matrix the transient eminences and the خلاص من ونرجع في النص عندي بيوبس دي بيوبس. هنا عندي بيوبس لغاية في في دم ليه جنحين جناح فوق و تحت، جدرع فوق و تحت. ده اسمه superior bubic وده اسمه inferior bubic فده اسمه ايه؟ superior bubic يعني في عندي اربعة بيوبس قدام simps bubis وبubic crest وبubic tubic وبubic ثم اللايب ثم الجوين ثم الاذا ثم المونت يبقى مرة أربعة بيوبس قدام، ثلاثة سكر من ورا، وفي الجنب اثنين إيليم. تعال نلوك عليه. الأربعة دول بيوبس سيمفيس بيوبس، وبيوبيك كريست، وبيوبيك تورتر، وبيوبيك ريموس. اثنين إيليم، إيليو بتنيم، إمانيس بعد كده الثلاث سكر من ورا. جوينت يبقى من ورا، أربعة من قدام، بيوبس، وهنا ده كات بس ده هنا استوى سكر برومونت تمام وهنا ده كتر مين ده سكر الإيلا تمام وده سكر الجونت ماش وهانا إيلي ببتانية اللين سما إيلي ببتانية إممنس سما السوبريور سما البيوب التوبركل سما البيوب الكريست سما ثيرتيس بيوب بيوبس معنا ده كتر ثيرتيس بيوبس وبيوب الكريست وبيوب, وبيوب وبرومونت ده الاسم على دكاتره بريم بيلدج اي بريم اللي هو دكاتره الحرف بتاع بتاع البيلبس ده ما يدور هنفاجئ ان في جزء من البيلبس لسه فوق اهو وفي جزء تحت معاش مع دكاتره يعني هنا خلي بالكم البريم ده فاصل بين جزء فوق وجزء تحت الجزء اللي فوقالي ده على فكرة ما يكملش الدليفري خلاص هو بيلبس صحيح هو جزء من البيلبس ما اقدرش اني اقول لك ما تكتبوش جزء هو جزء ولكنه جزء غير كامل في الدليفري فهتكتبيه الفولس بتس يبقى ما فوق البرم فورس اسمه بيلمس. هو بلبس معانا لكن محسوب علينا معاعدة كترة مش تغرب في الدليفري لكن هندرسه بالمرة معاعدة بس في فولس بلبس لكن اللي يا شباب اسمه ترو بلبس ليه اسمه ترو بلبس؟ اللي بفتح كده زي بابت شايفين انتي ازا ترو تونل ترو ويتش زا فيتس باصس تونل بعد اللي هو البرم تبوس كده بعد كده تخش جوه كده لقى فيه تونل فعلا وغلق زي تونل من يعني فالس بيرس ده كانت ملوش اهميه عندنا في الديليفري خلاص ده بيثبت مين الترو بيرس اما انا سمعت لي. أما ليه وما ليه خليت ده لان هو مش مهم في الديليفري لكن برضه هنحاول نعصر الفولس بيرس ونطلع منه شويه اهميه كده سب امبورتنسز في في ازاي هو بالنسبه لي زي مدخل دخل لما يخش بنخش مثلا عايزين نشتري شقه مثلا في العمار اول حاجه بنخش نبص على المدخل لو واسع ان الشقه فوق واسعه لو رديق جدا اديك بريشر ادي الشقه فوق بقى ديق يعني معنى ان الترو بيلبس ده ذا حن... منه 3 دايامترز معايا دا دكاتره لو لقيناهم حلوين يبقى ان شاء الله كمان الترو بيلدز حلوه الاستخدام وعلى فكرة بيلبس هو سهل جدا واضح زي الشخص يعني على جنبنا كده اول عضه نحس بيها كده نحس بيها اللي هي ضهر ديت do اسمها انتيرير سوبرير إليكس سباين اللي هي دي اللي هي دي سباين زي الشمس من ناحية دي الناحيه الثانيه من ناحية دي من ناحية دي هنا كده في الدي كده البوينت ديت كده لغايه البوينت دي, دي كترة اسمه اسمه 25 سنتي 25 هنحط شوية دايمترز كده يا كده ايه جمله كده احفظها بيها خمسه واحده تمام بس معلش واحدة كده وانا بتكلم وبعيد بس انت برضو حاول ايه تدوت اي حاجة اي في كده كويس هي مصلحه هيساعدني قوي ان انا لما تكون الجمله ده احفظكم بيها كل يبقى خفيف انتر سنتيمتر ده لكن لو أحبنا كملنا كمان سنة كمان بعد هذه الوطب العظمية دي كمل سنة كمان سنة ورا كمان سنة ورا هتلاقي كمان عظمة كلي عظمة، برزة تاية؟ اهي العظمة دي, دي جاي بصب بص برزة كلي اليد ليه يهل؟ معاي يا ده اسمه إيه؟ ده اسمه إليا كريست فالببطره مبينهم هي كاترة اسمه إنتر كريستال بابدر إنتر كريستال ده كم سنت دوت ده 27 سنت ونص أكيد واضح ان النهتين دولاد هو اللي بتنحفر صح الزق جوه الحطب فده 25 سم لكن ده كان 27.5 ايه بص سم 27.5 يبقى أول حاجة انتر سباينس ثم انتر كريستال كان 25 بقى 27 سم ونص كلمة كونجوجيت كونجوجيت يعني المسافه بين نقطتين متقابلتين كلمة كونجوجيت يعني مسافه بين نقطتين متقابلتين يعني, متقابلتي. يعني دي قصاد دي 3 وجيت اكسترنال يعني بالجلد بره بالجلد بره فهنا انا كاتب هنا المسافه بين طوبتين قابلتين بيوبس من بره للبروموتري من بره من بره في بس على فكرة كده كده. يعني كده, على ايه من كده. على كده اللي هو البروم... السيمبس بيوبس كده, كده خلاص لكن هنا ال5 وليها هو من, برة. من برة هنا لنقطة من بره هنا من الجلد هنا كده احسها كده معانا ده كترة لآخر L5 بحسها بالضهر آخر L5 آخر S5 واخد من الجلد للجلد من الجلد للجلد دي جاب صنطي ده 20 سنتيمتر وده اسمه External, Conjugate. External Conjugate 20 سنتيمتر يبقى طبعاً ما الدكتور هو ده أكيد لا أكيد تختلف في ميلي ويخميلك يبقى يجيب فهنا هنا الدارة افتاعتنا دكتورة. entre spines crest external spine anterior إلى spine crest crest إلى اليا crest. ها دكتورة. من عندنا the spine 5 من الجلد اسمه external وده 20 وصرت قاعد تحكي عاملين نانسر فورس بزنس عاملين اقتراح طب ايش استفاد منه في لو في أي جدا في القياس وجدناها حلوين لان الترو صعب ان الترو بيت جدا في القياس بتاعه فاحنا توقعنا الترو حلو زي الفل معايا يا شباب مهم جدا يقول لو في فيميل على رينال ترانسبلانت تخطر ليك ترانسبلانت تمام في البلدس. فالأول وحده لما يقولك لك في البلبس ناس هتتخيل ان الكلى اللي في البلبس دي ممكن تعوق نزول البيبي ادي في البلبس معها الدكاتره فمعنى كده بتفكر ايه اللي ايه تعمل سيزاريان حاجة مع الناس اللي ناس يعني اسكب كده ويحطوا في البيبي مش مصاري البيبي. ممكن تروف البيت في البيبي تعور الكيني لها؟ لا بيحتفل بيحتفل في في فورس بيربس هنا عد الكلى يبقى هنا فورس بيربس سايت العاده ارينا الترانسفنت مش هيعوقها ده وجود الكيتني وبالتالي ممكن الكيتني الباشا زي الفرن ما مشكلة خالص اللي عامل ممكن تورد لأن فين في بيربس. شباب؟ طيب نيجي بعد ده في سوفت ده يعني زي جرين ستيك زي هيدوبلوجين فريكت صغنن فريكت بكل نفس بالاسم ماله ما الكريست كان مقوس كده مع ضغط البطن كده فتلاقي كده اللي هو الكريست راح بقى ايه راح فرد كده فرد كده الكريست طب دلوقتي كان, من كان أقصر من ايه؟ لما عمل كده ايه اللي يحصل بقى الانتر بقى في الكتاب تمام غيروا بس على وايه بس خلنا هنا الانتر أكبر من الانتر كريستة. المكتوب على دوكتا دورما ده احنا هنا في الايه في الراكيتيك بيلبس بس هنخلي الانتر سباينس اكبر من الانتر في الراكيتيك بيلبس دي عشان الكريست بيتفرط معايا الدكاتره دي يتفرط كده بالانتر سباينس اكبر من دي كريست يعني معنى كده الدكاتره احنا عندنا في بيلبس راكيتيك بيلبس ده بعدين شخصته دوت بيرتا ريكس شعور ايه محتاج مانجمنت خاص محتاج مانج شكل خاص دوت مانجمنت خاص معينة عرفني ده راكيديك بلمس هو ان الانتر سبايرس هيكون اكبر من الانتر كريستال مرة يا شباب مرة كان الفيمين بلمس معينة كانت الفيمين بتكون من ايه؟ بتكون من فرص وكترو بلمس الفرقة بينهم مين؟ البلدك بريم بصنا كانت احنا ليه بقى, جد جد. بقى بالليبر كل ده المحاضرة حافزانها خلاص؟ وما تقراش في بيت اه وانا عم نقول كل كده فترة كده يعني كل مس اسبوعين ولا حاجه كده اعمل لكم حصه ده اللي جمع فيها كل اللي خدناه في اسباين ماشي كده حصه ايه حصه انت بتفقد خط that repetition mix with perfection what's the why كل شويه شو يعني يعني ده خاص لليبركل ان الله حتى بس كده يعني اربع خمس مرات الليبر ده بس اهم حاجه تكون كده ايه تثبت منه 100% انا اكتب اول بس عايزك منك حاجه واحده ما تبقاش يعني ما تعقليش اي تاسك للسيستم انا عايز اسلص تاسك للسيستم يعني حاول اقصي نفسك ليه ما انسى نفسك خالص ما انا يعني انت ايه بقى اللي يعني حاول انت ايه تدخل المعلومات عليك انت تابع معايا كده اتكتب معايا حاول تسمع معايا لما بقول مثلا يعني بدك بربتول بتخيل في اربعه بيوبس انت كده كمان ايه خليش شغال معايا اربعه بيوبس داتا سيكره اتنين ايليوم معايا يا دكاتره ده الموضوع والله سهل جدا والموضوع لطيف جدا اه والله على فكره انا بقى اللي هو الناس هتحب الليبر والبرزنتيشنز الناس بتفكر قاعدتها بقى عالي الليبر مش حفظ, حفظ حفظ حفظ للصبح حفظ حفظ. حفظ. حفظ تبقى بقى فالناس اللي تحب الليبر والبرزنتيشنز استفهموا انا لو ما مش هيبقى ضمه ضمه بجد يعني مش تخيل يبقى ضمه الليبر جدا الاوض الصرده حرس جامد جدا يعني الاوضاد ده, ده يعني طاقه ده دايبيتس وكمبليكيشن وثلاث أشكال ثلاث الوان تده كل حاجه اثباته كده وحرف لكن ليبر بقى ده بقى يا بقى عندنا في البري بري بري بن قدام مين ثم ايه, إيه, إيه ثم ثم و promoting في بوت مين هنا force belt سدتين مين؟ force belt بيربس في 3 درجة زمو مين مين دوت inter spail كم سنتي 25. وعشرين inter كم سنتي سبعة وعشرين سنتي كم سنتي سنتيمتر من الجد وده مع ده نب المسافة بين نقطمت متقابلتين، لازم تعرف في كم دي يعني conjugate يعني بين تعرف كل طيب نيجي بقى الجهه دي كاتره بقى دي بقى يا شباب دي بيد الاثمين فورسبس ايه اللي كانت هنا اللي هو السايد فور ريلا ترانسبور ساييد فور ريلا هي اللي كانت ترانس ايه ترانسبور الاثمين الثالثه بيعرفني بيشخص لي مين ريتاتيك بيربس عاطري ان بلاقي الايه اكتر من ايه انتراسباينس اكبر من الانتر كيسر ده يلا مع بعض بقى بقى نخش بقى دكاتره للتروبلز التروبه، بقى طمعا يا جاترة حرسل لكم رسمة جبارة برسومة عندكم كده في الصفحة الأساسية رسمة ديها ايه اكبر اكبر تعبير عن البيلت يقولك البيلتس ده is zero like عامل زي زي كده دي بص ازاي بص رشاعة عامل ازاي بص يا جاترة ليه جلت اهو دي اللي كاب المنظر ده كده خلاص وليه يا ده كرش في المنظر ده كده أه؟ كرش كده دي كده اوكي ده بعد كده ليه كده؟ يعني هو ليه ولي مين عايزين نجمع بقى ده كده ده جوه دلوقتي. في الأحيان حتنور إلي راح بين ده مين ده تبع الإلت ولا طبع الكابتي ولا طبع الاوتلت ده انت بقى الدنيا بقى من أول خالص بص ده في إلت وفي كابتي وفي اوتلت عند الإلت هل يرسم عالم بريطاني العظمى عرف كارتان عظمى شكراك عامل إزاي؟ عامك عامل كان العامل كده؟ معاهدة كده؟ عشان عايز أعرفك إن الإلت ده ليه ده أتروستيريون وليه ترونت فرس واليبليك ايه بوبليك دايميترز يعني هنا فيه في 3 وفي ترونديفرس وفي مين وفي اوبليك تعال من الاول بقى على دا الافتراض على النورفيج على كله كلا بلص كده بلس بتنظف ده كده عايز يا شباب اذا خليت ال اللي في أما تايبز في بس كده واضح في الكاترة دي ان في مكان كرش بير اوي مكان ده مكان اوسع مكان في البنت واضح جدا فهسميه يعني هي دي كاترة ايه قدامته من شويه تخلي من نقطة ده عبارة, عبارة عن عبارة عن زي ورقة معنا داكاترة زي الصفورة وذي كده بسها زي التوابس دي كلها بلين. مستوى النقطة, النقطة خط اللي هو اسمه بلين of greatest وفيها هنا بلين كمان جدا شايفينه كده؟ جدا جدا جدا فده اسمه of least يعني معنا كده عايز دلوقتي داكاترة بقى بساستمينة الدنيا عارفيني في inlet وفي cavity وفي outlet حددت الستشر في التلت اللي إن فيه انترومستير وفي ترانسفيرس وفي, وفي أوبليك حددت في الاوت ان عندي انترومستير وفي ترانسفيرس حددت في الكامدي اللي فيه مكان واسع جدا ومكان دايره معايا يا بشمهندس نبدا بقى بالتلت حاجة حاجه دكتور لو هنا هنا السيكس بيو مثال دي هنا السيرفس ايه بيوز معايا دكاتره وهنا دكاتره ده مين ده هنا الايه سيكر بروموت ما جاءت بروموتري وأدي, وادي سيبس بيوس تعالوا وقعدوا بصوا على الانترو وستير داكتس بقى اول ده من عند البروموتري لغايه الكاتره السيبس بيوبس. من هنا فوق لفوق من هنا كده بص كده من عند البروموتري هنا من عند البروموتري هنا ده كده لغايه السيبس بيوس فعلا يا جماعه دول بالظبط بجد مش بجد يعني واللي تقدي باسه اسمه True Conjugate يعني من هنا من النقطة هنا النقطة النقطة معانا اسم ايه؟ True Conjugate هل تسعب ايه؟ عشان بقاعد نسهل شوية القصة ودي النقطة دي النقطة دي. من فوق لفوق اوه؟ من هنا لهنا على طول من هنا من عند السيمس بيوميس لاتبيني غلقة البرومانتو فاني اسمها True Conjugate True Conjugate الحيث tengo معين مش لكن الحياة إن الرسمة دي كاننبت فيكون كده لأجد كذرا السيمس بيوبيس من جوهة دي كذرا و Different و من المقطع من جوه و هل ده دي كرش من جوه ليه يعني بيوبيس دي كرش من جوه. فلو احنا خدنا من نقطة إيه النقطة C اللي هو قاعد بكيرش اللي هو سيمس بيوبيس معBrad with اللي هو ده كده هلاقي ده يعني مثلاً من A to B مثلاً كان 11 سنتيمتر. لازم تروح conjugate. طب من نقطة A نبص to merging point. تلاقى النقطة C. أقول الله أصر. صح. طب الله أصر أحب في delivery ولا ولا الأطر أحب في delivery. أصل اللي يعتبر ايه resistor البيبي صح. ممكن ايه ما يعديش البيبي فعشان كده سميها opposite conjugate. وهي أصر بنص سنتي. فال opposite من نقطة A لـ النقطة C اسمه يلا نكتر. لو بيستدركون جدتك ده عشرة ونص دي. كلمة دايجونال يعني قطري يعني تحس كده مستطيل مثلا اهو مستطيل كده مثلا مع طويل قوي دا. وهو ده جدا هو الطريق جدًا اسمه ديابونالكوتشو جيد معاني داكاترة الدايضة دوت دا 12 و 11 سنطن بس فيه ميزة خطيرة جدًا الميزة الخطيرة بصوا كده قداموا كده على طول هتلاقي في حاجة هنا داكاترة في راسما عندكم كده هنا هتلاقي ان هو بقى فيه كده واحد عامل بي بي اكزابانيشن معاني داكاترة خلاص وهتلاقي صباه عند المين عند البروموتي وتلاقي ايضا عند مين عند سينبس بيوتس يعني معنى كترة ان انا ممكن بي بي بي إيه أول هنا ده ممكن يقاس باي بي دي اكزبرشن ات ذا اونلي بارتكل ويتش كان كده عامل كده اول بحس البروموتر هنا كده تعال قوم عامل علامة عندي كده علامة هنا كده عند دور عند الهيدز سيكس بيس علامة واطلع راسها بره اطلع ايه هيسها بره يعني معنى كده ان دي دي بي وبص على الرسمه قدام هتشوف ازاي بي ميجر يعني كده اهو بص انا ممكن أنا انا كنت حاصله انا دي اهيت على الديبرومنتري تمام وده هنا على سيفس ديس فممكن ممتاز الصوره ان انا بعديها أطلع خلاص اقيس ليه السنتيمترز دي كده فاعرف الداتا قد يبقى ما بص على مين تبدأ ده .11 ?Med medi, true كم سنتي ؟ حذاشر صوت ده بقول ده امدل ده ده كم سنتي ؟ ونص ده بقول ده ده مين ده ده ده من ده ايجونال كم سنتي ؟ اتنى عشر ومص هو عدد ده ده من عند البرومنتر كلنا يلتقوا عند بس من فوق لفوق من فوق ما من فوق عند ده يعني دكاتره بس كروت هنا قدام عند السابسس فوق وعند الكرش ومن تحت اللي فوق ترو من فوق لفوق من عند الكرش والمستطيل اللي ناقص ده هيجيب في في ديليفري معاه دكاتره فيبقى 10.5 ايه ده هو ده اكبر اعاقه ليه البيبي اما الدايجنال كونجوجيت من تحت لفوق دكاتره فده ال 12.5 سم طيب انا طلعت لنا هنا مهمه قوي حوارلك هنا بس عايز اركز يعني الناس هم قرايد فوق يشوفوها شويه دكاتره هتلاحظ كده ان البريدج هنا غريبه بريم يا بليزاي بيروح ويجي تاني ها هو بص كده اه بيروح كده ويرجع تاني كده بص ده كده بيروح كدا ويرجع كدا. ده كده ويرجع كده شايفين يا بيروح ويرجع اهو شايفين النقط دي كده هنا كده شايفين يا جماعه النقط دي هنا نقطتين تحت سيكل اهو بص كده بيروح كده ويرجع كده اه فينا كده هنا الفيرست بوينت على البريم شايفينه مش شايفين شايفينه هنا شايفين دي الفيرست بوينت على البريم ابعد نقطة على البريميد كات اللي هي خلاص لاقي هنا ايه كده رجع كده خدت من ابعد نقطه ده نقطة من ابعد الابعد ابعد نقطة على البريميد ابعد نقطة على البريم معايا ده كاتب ابعد ابعد اسمه anatomical transverse diameter. Anatomical. من ابعد لابعد غلطت اكثر ده انت خصصت وده انا كاتب لك مش تبع ده معايا انا هميني ميني؟ الدواء تعذيره. اللي مستأتك. معي عندك ترى؟ لو احنا قلنا الحيوية ستيلس بيوبس. وين الحيوان دي خلاص صفر؟ الآن هي تزيد. هيزيد في نص مسافه بالضبط. بوسط النفس. بيزيد في نص مسافه بالضبط. طب إذا كانت عايز تأكل السوالف بقى هي زكاء شوي. يعني من من دي بقى هي الحدا النورمية. الدايت بده سويه. كذا. ده اسمه دروكوجيت. معي عندك ترى. ده simplest بيوضي دغى سيكر بترو كونجوجيت صح في نصها بالظبط النشط برو كونجوجيت بالظبط في يعني بص كده هنا كده في النوسترو كونجوجيت وارسم خط بالعرض يعني كده هينزل في نص بين الحته الثمانيه والغورانيه بص المسافه هبرسم خط بالعرض بقى خط ايه بالعرض معايا دكاتره ده اسمه ايه ليه هو انا مين عادي بيزل فين؟ بيزل فين؟ في نص التروي كونجيوجين يعني من هنا من هنا لقيت هنا بيزل في نصها بالظبط نصها بالظبط، إذا حد النص فهو بلازت خط بالعرض، اهو خط نبيه بالعرض ده كان بسنتي أقصد شوية، ده الـ 12 سنتيمتر يبقى عادي اللي كانت على الترانتبيرس ديامترس بقى، الترانتبيرس واحد من ابعاد وضع ابعاد موضع ده اسمه الانتوميكا. ما يقيم ليش خطان ده نتاشر سنتبيتر مش مهم. ده من الانتوميكا. لو من قدام حضر الدنيا السيكس بيوبس والورانية خاصة ما في فلسوم بالظلط اسم خط بالعرض. ده, ده اسمه الابستاتريك تراتزبيرس ديابيتر. وده ايه نوشن سانتيبيتر. ها حتى عندك اي في كلام بسيط. ده اتعانك اشو عكابة عالابليك ده امتها سبا. الاب عندنا اثنين عليه حرف اكس و2 حرف 8 اثنين 2 اكس وال2 ده من عند الجوينت من عند الجوينت كترة اللي هو اسمه من عند فين؟ من عند يعني من عند هنا, هنا كده من عند ان اكون اثنين ثلاثه امرات اثنين ثلاثه اثنين ثلاثه امرات حرف ثلاثه امرات اثنين ثلاثه امرات اثنين ثلاثه اثنين ثلاثه اثنين ثلاثه اثنين ثلاثه اثنين ثلاثه اثنين ثلاثه الاسم ثلاثه اثنين ثلاثه اثنين ثلاثه اثنين Ja wiesz, proklet, كويت حلو ستر ال دفع فضول أو نقول فضول كذب بس ده ما كده ده ما نعملش احنا كده خالص لو ضعف بكابت دي قوي يعني ده لكن ده ما كده انا مش احنا كده خالص ما بنقسش حجر بقى ايه في درس اللي هو اخر درس في النورمال اسمها اكتب ما بنعمل بس ده انا خلي بالكم الناس بت... ده اللي هو بيدس ده ده لجنة اورال كامله ده كده لجنة اورال كامله خلي بالكم ده, الكاملة. ده <تصفيق> اه الله العظيم لجنة اورال كامله بالذات ناس الكومندت اه يا دكتور بيخش كده ده خلي بالكم يا جماعه الناس تيجي ايام الامتحانات هتلاقي ناس اشكال غريبه دي دولت شفتها اه والله شايفها قدامها بحياه ربنا وبيروح النواب النواب بيروحوا ده اجمه البيت هم هكاتف يعني اتصور بالنساء يا تحبس فرادا بيجي والله عارف مش عارف ما بيت خالص دم نعرف مش أي حد خالص ليش ما اسمها ما نسي أولاده ابتعاد <تصفيق> بس آه آه لا لا كمان في ناس ممكن ناس متفرغة يعني في ناس كتير متفرغة بس يعني زي مثلا الدكتور سمع بيجي درس وده حلو وكل حاجة دكتور مثلا خيل لمعي معاه دكاترة دكتور ارتفاع عمار دم بس في بعد دكاترة أقوى بكذا كمان في كلاهم بقى في كلاهم دكاترة ده ده هيك يا دكتل اي حاجه غير مين لا في ناس ما مش هيخش وما يخش اه اه لا بس والله بس بس والله يعني يعني فعلا يعني هو. الدرجة يا جماعة العليا الدرجة اه درجة دي 950 اه درجة 950 مقار الدرجة دع 47 وده الضيئ 47 اول الدرجة 40 طب يلا ده كترة يلا يا شباب يلا يا شباب اه بريمسوا احدا فظيعة اطمان معان معان يلا يا شباب يلا يا شباب بصره البربس لكترة البربس البربس لكترة بص بقى لو كده ده بقى انا بقول لكم خلي بالكم الناس, ال... ناس الكممينتر؟ الناس, الكممينتر؟ <تصفيق> الناس دا في ناس كومينتد ناس كومينتد بص بقى الناس اللي كومينتد ده الناس اللي يقول لك على لا في بريدنج ولا في ولا في دايابيتس ولا اي حاجه سيف الناس على فكره مفكرين ده في, في الديك الناس هناك وعارفين جدع يعني انا اللي اي حد احتاج بيز الراجل ده يريكميت الراجل ده يبقى طيب الدكتور بيفتح طيب بيقول لي, بيقول لي وحدة وحدة بقى قول الديابترز بقول لي واحدة واحدة بقى قول ال ال تقول لي الكابجي قول الاوتبت معاك دكاتره فيبشلاش او لو واحد ريكومنت وغايب بعد كده هو احنا كحب برضو ساعه تقول يعني في البطنه يديك فورمر ده ينجح يعني مش نوع ينجح يعني لما حد يوصل كده فخاصه في بحنا مش داريكم اشارات النسب بس انا فين هنا في البلدي فخلي بالك ده والله طالع فيك لك. والله لا جماعة يا ده بصوا في خلي نسبة الى مين الى الجوينت. معايا كترة. اللي يطلع من الرايت جوينت اسمه الـ الـ الـ اللي من الرايت جوينت دي مين. مين هنا كده فهذا right جوينت right sacroiliac joint اهو هنا كده ده هي رايت ساكروإلياك خلاص من الرايت ساكرو من رايت ساكروإلياك لغاية اسمه, right oblique ودا اسمه left أوبليكي أوبليك دايمتر لبت ايه لبتوبيك دايمتر اوكي الرايت أوبليك كومس اون 12.5 سم وهنستغرب جدا لما نعرف ان المقابل اللي لو ليفت أوبليك 12 سنتي بس إشمعنا ولا ده إشمعنا أنا لما بفتح كده برايح على جنب ايه جنب اليمين شوية. عاريك اليمين شوية. أي حد يا جماعه تعبائي بريح على جنب اليمين فيه؟ في انكر سبور يوز اوف رايت لوف زي ما نعظمنا الكاتره بت بتدي ايه بتدي الفيميل بتستلم البيلدز ده ده بدور عشان هي بتراه حرجاءة كتير حتى تلاحظ كده بسلا لو المنابين عاموا تقولها عارفين قولها؟ عارفين قولها؟ الابتاء برضو الليه اهو اهو عارفين الابتاء ماشي لقدرأ مور use of right limb طيب لما هنا في موريوز فالضو اللي بيتقي بيحصل يا شباب بتلاقي الحته عاكه ايه لما هنا في موريوز في هنا ثقل على الرايد دول اللي بيتقي بيحصل البوز ده بيخش سنه لجوه بيخش سنه عشان في ثقل عليه فيخش سنه لجوه فيخش قد ايه بيخش نص سنتيمتر نص سنتيمتر لجوه يعني معنى كده يا جادك ان الرايد دول فيه اطول من الليبتوب ليه قد ايه بنصه عادي جادك الرايد اوبليك 12.5 سم اما الليبتوب ليه كام بس اشمال الليت توريك 12 سم بس عشان قلت ادخل لجوه عشان هنا فور يوز خلي بقى بقى بكترة. إني كمان ان يا شباب الليت توريك ده كمان ده جاي بقى في اورجان مرخم عليه ابي مين الاورجان ده سمول ما كول كده مرخم عليه يعني الليت توريك ده الليت توريك ده ده داق عضم وداك مساحه كهربا داق ليه عشان هنا مور يوز رايت طب بس إيه؟ بس الاكتوال لينس مش 12 سنتي، الـ مش 12 سنتي، مع هنا واسع جدا، بس دوت ما بقاش فيها أصلاً مكان، مع ده جد، فناس حول هنا جدا 12 سنتي، لكن ده إيه؟ عشان هنا في ناس عليهم الست مائة يعني ما ركس من وكمي ساحة، بس وقت كعم على مو عشان صيفون تقولوا ايه عامل كده جزء من الليفت أوبليك جزء بدايئ الكافتي أوف نفت أوبليك قادر الاتنين تعال بقى, بقى بص هناخد من عند هنا مين دي مين ده, اسمه ايه ده؟ من البرومنتر من البرومنتر لل ما يقعد كاترة عمي الحرف ايه حرف ثمانية يعني الاتنين عن حرف اكس فمن البروموتر ايمينس ما هذا دا جدر ده عشان ده ساكرو ولا ماسي قاعده ده مش شكله مثلث شويه بص كده شكله مثلث يعني كوتيلويد فكده كنتيليدو ده اسمه بص يا دكاتره انا برده ايه اكبر دماغي طبعا دخل... لسه اه اه جدا يعني بعد كده بس دي بصوا كده فايه اللي حصل دخل يعني كام مللي يعني تسعة يعني خلي ده 9.5 سم واخلي ده اللي هو ساكروكوتيلايد سنتيمتر 9.5 سم. 9.5؟ 9.5. معه الأكاثرة؟ يعني خلي بالكم الأوبليك ده فتر صممرة تانية في عندنا الأكاثرة راية إبليك، كم سم؟ 12.5 سم. من الراية جينت، لفت 12.5. لفت إبليك، 12 سم. من الليفت جينت، في الإمينث، 12.5 وفي وفيه اللي تمانية، ساترو يصنعون ساكروكوتيلايد الاثنين، 99.5 سم. اللي ساترو ساكروكوتيلايد، 29.5 سم. Pilka ta tyle, chodzimy. A to jak trafi, inżel. Faktycznie, kiedy kiedy diameter, śruba ma też, aż absolutnie. Maszona, maszona, maszona. jest, to antropostil, który transverse, który oblicz. Antropostil, ja, 11 na طيب بالفوق اللي فوق لفوق 11 سنتي من ال فوق من عند برومونتري بالكيرش الماست باجيك باين في ظهر السيرفيسز اسمه أو بستريك كم سنتي 10 ونص سنتي من فوق لتحت اسمه دايموند كونجيج كم سنتي الناشر ونص سنتي فكانت قالت دخلنا على الترانزفير دايمتر ده لجميع من أعلى نقطة على البرم لاعب على نقطة على البرم اسمه على التوبيك كم سنتي 13 Lekkemy biegnęte diameter, nie, mamy biegnęte to jest? Jaki to jest? Jaki to jest? to jest? Jaki to jest? Jaki to jest? to jest? Jaki to jest? to jest? Jaki to jest? to jest? to jest? ده نص حلو فبندسك يا الليفت جوينت للرايت امينس كام 12 طب ليه اقصر ليه مور يوز اوف رايت دول ليب طب ليه اقل كمساحه بصوا معه هو واقصر عشان مور يوز فات عشان يبطل ايه لو حد هيك في واحده القص دي قصتي غلط ده اكدلك كل الكودو كان دين كده ذا الليفت اقصر عشان مور يوز رايت دول تقول هو مش كده. هو عشان لنا فهى مور يوتوفرات لوليم و أديع كمساحة من دوه معاعدة هو 12 سطر بس دايق كمساحة ليه؟ بقى عشان لنا فيه ستمويت كولل نازل هيه فمغطي على جزء من الكافتي بتاعه لو شدينا يعني في العطم ده 10 سطر معاعدة ليه؟ عشان لنا مور يوتوفرات لوليم فالإنسان مع جاترا هو أصر كمساحة ليه؟ عشان ستمويت كولل النازل فهو أخذ حبة حب حب من الكافتي بتاعه إيه دينا لكاترا عمي حرف كمانية بينا مين ومين. سامكو طوله صح ده كام سم 9.5 برافو عليك مش هو هنا العرضه دي اسمها اسمه اسمه ده اسمها الدنيا كده أنت فوق تحت الدنيا كده ده فوق بقى كده بقى تحت طب تحت بقى على مين على مين على to jest jest kadzień. To jest kadzień. To jest kadzień. To jest kadzień. To jest kadzień. To jest kadzień. To jest kadzień. ايه بطل حبيبتي بقى على ايه بعد كده هو بيت اس تبطل فكخش نمت بقى لقطر الاوز بقى لقطر الاوز بقى كده على كده ده الاوز تمام عفيتي يا دي اسمها اسكال ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه معانا ماشي طب الدوعه كانت دي على سكت بروست خلاص هنا في درس على فكره في درس بخصوص الاوائل بيحصلوا ما انت فاكر صورت في اخر السنه بكتب ده بقى وعلق على الباب دهكره قلت لها دعينه على غريبه مثلا مثلا عليها اه كده غريبه كده اه جدا كده با. اه شلت غريبه طب ايه ده جت اسمها اسكيتش بروست معل جتله اول اما شخصيه بقى كده دي الاسكيتش بروست قلت او الداتس بين اسكيتش مع الداتس بين اسكيتش بروستس جت بقى داتس اسمه باي, باي يعني كده خدنا كده هنا باللوت من, من عدد التشبروست هنا ناحيه خلاص كده ده اسمه باي تشوبرس دايناميك من هنا التشوبرس ديراكت باي تشوبرس دا لكن شايفين في في في فالبيت يولي الزمدر 11 سنتيمتر بيجب انت إسبانيا الزمدر 10.5 سنتيمتر 10.5 سنتيمتر بس بدأ كده 11 سنتيمتر وده 10 10.5 إيه 10.5 سنتيمتر طب تعالوا بقى الزمدرز بقى لغترة نعم لسه لسه لسه لسه يا جماعة خلاص دم ناخد بقى جهة لغتا الدمس لبطول بقى لبطول دوب يا إسكيه بقى الحقن يا بقى داخل خلاص خلال قد يبقى إثماني إثماني إ ده هيبقى ده الدرس اللي الدكتور بقى الدرس اللي الدكتور اول ده أو عندنا من عند اللور بورد اوف سكس بيوبس من اللور أربع بورد اوف سكس جيمس ده كده ده كان التيب اوف كان مين بوز صح عارفين من بيسز زي, زي زي السكر زي نمبر فيلتبري بالضبط إذا جدتك وهنا في جوينت شايفين يا جماعة جوينت بين السكرم وإيه والكوكسيكس وإنه باب دي جوينت دو جوينت في جوينت الناس الأصغر بقى الأصغر اللي كانت تخلي بقى بيتسيروا أنا مع ممكن في شخص حد كده ايه يمسأ الباب ناس السؤال. أنا الجوينت إيه اللي عندنا اسمه يعني ساكت... زي زي زي ده بيبقى في كاترك ساكيت لكن ده اسم' ده بيسمح هو يبقى فيه مع هو اللي هو Wegna, ta karta, team of coxless, ma adapter o imię, imię anatomical anthropometric adapter. Ten anatomical, dla anatomka, tam on وهذا ده أداة جديدة. هذه مع الكونكس. الفريق بيداهم حيزق الكونكس برد كدر تماماً. بكده أكثر جد من فين فين؟ من هذا ده هذا ده اسمه هذا ال obstetric ده، فأعتقدكم عتبة مؤشر ده 13 سنتيمتر. 13 هاي تعال بقى يقول من الاناتوميكا ايوه فعلا الاوبستاتريك اقصر من الاناتوميك من بينا يعني احنا كل فات كله كان أنا أبيعه ناتي ليحسب، بس هيزق زي يا جماعة زق زي ولا زين؟ أوه، بس علينا. معه مرة تانية بص مرة تانية مرة تانية مرة تانية بص على الإيه؟ على الكوكس بيجي ولا زين؟ اهو بص دكت هنا أو برضو Widać, że a odstawili, albo I. مدائن دوات. إنت رجعت بعد كم سنتي؟ عشرة سنتي. طب بتدين دوات. من ذا مين أنا توني كان أنت رجع بسيط كم سنتي؟ إثنى عشر مين من دا؟ اللي بص هنا في ساعة ما أقدر رجع الورق. فباع هنا في هنا أو من في منو بعده ترجع على كذا ترجع على كذا الله على كذا إلิต والآو ترى بس بسدين والله يصفيه ترى بس ترجع مرة تانية ترى في عندي كونجس اللي هو يحث على اسمه ترون. من يحث على اسمه بستاتريك كويتجوين. من يحث تحت اسمه دياكلان وكان تحت 10 و10 و دخلنا في بع في من لت أبليك للإميننس وتنتما يسمو صدره تلايب 9.5 سنتيمتر قلنا من the fastest transverse ده 13 سنتيمتر دائما في نص النساف ما بين الل الجير اللي هو السيمس ولا في نصها يعني خط كده يبقى سماينا خذنا اسموه بستدري في خلق transverse كم سنتيمتر 12 سم. تحت كده بين تو اسكال تيوبراسس البيت حداشر بين تو عشر كوكسكس بيوبس حداشر بيوبس وده اسمه انترو بقى خد نخش على بقى زي ما احنا قبل كده شايفينها في الكتاب دي على في وفي جدا في مكان واسع المكان واسع ده ما خلاص. المكان واسع ده المكان واسع دوت الواسع, الواسع قوي. واسع. centers. يعني center؟ بيمر بالسنترز. أنت جابوا السنترز. معه أنا البلين الواسع, البلين الواسع اللي هو فيه اللي اسمه of greatest اللي هو في الجدول. هو اللي هو الجدول. فيه عندك plane of greatest ايه تجابه انا كترة؟ ده السنترز centers ليه بالسنتر قدام والسنتر وراء والسنتر كله كتر؟ حد سنتر قدام بالسنتر أوف مين قدام هو في حاجة غير سابس وراء عندك ده اثنين كبار يبقى السنتر فين؟ الكباه ده في النص هبن معايا جانكشن بين السكوت والسيركال بيسس معايا بين في النص اهو ده اللي هو اللي هو حتى كده يلا عليه من فده اكتبه كان الـ center of هو الـ actual center بتاع ظاهر الـ stabler معاهنا اده بتاع يخلي هذا اللي هو اوسع في البلدس مع اده كاترة؟ اسمه الـ of greatest building dimension قدام center of ورا سنتر أوف سنتر أوف مين of هو مدور دور حلقة كيهة مدورة يا شباب على بالطول وبالعرض وكل حاجة هو, هو كده عشان الراس هتلف العزة رأسه بتلف كده اه البلين بلين؟ فالراس لف. بتلف. فده البلين الحوت. حت ما مربع. رأسه في ولا فلا يقول اوسع ايه بلين عندنا اللي اسموا البلين او البرد ده هو بتاع السين اللي قمتسم ده دا لباتي لكن بعد كده يا بقى في بلين ضيق قوي بلين ضيق صح؟ اسمه بلين اوف يستد بالفد دايمانشن ايه تتجابه س 3 عشان ايه تسكنه؟ اس 3 يعني اس 3 يعني يكونوا قدام باس ومنورة اس ومن الجبت باس مين قدام باس لو Tabicu, the of sę dyspiews. s, nie, i دام كده، وهيبدي في البلمس، إزاي؟ إنه هو في كل الكتب كلها تبين الدائمتر، إنه هو واحد؟ قصير، كل هذا دائمتر في أو هذا البلد أيضا البلد ده اللي هو مين؟ بيسيبس، بيسيبس، بيسيبس، والسيبس، والسفينز، مين دي روالي دي كده؟ البلد ده في كمان. الريجوردر اوف ذا سيبسس ده كان 13 سم يبقى في هو البلين دوت معايا الى ادى ده اسمه ده ادى يعني عادية ايه؟ يعني ايه؟ يعني وTeleast bmen j s دبعندي قدي في البلد. بس هدى مينيه عاليك سنج statistics ليه قوموا بزها يا لو اتولد صح؟ بس في باب الشقة فبليه باب الشقة ليه؟ باب الشقة يا لان باب خاص لكن في السلالة التي ستنزلها تطلع بره باب الأعمارة في باب الأعمارة لسه لكانت بصوا باب الأعمارة فين؟ باب الأعمارة هنا أهو هنا في باب الأعمارة يعني بصوا كده باب الأعمارة بقى اللي اسم ايه؟ The plane of anatomical -outed. ايه بقى anatomical audit؟ تعال بصوا اللي هو اللي في الشارع بره خالص دوام السابس بيوتس والرمال واسكا كده أهو السابس بيوتس والرمال اسكا في بروستي وهنا في ساكوينجيوبرس بالكوكس يعني خلي بقلك كيف plane عايز بيه بيه بقى كتر باب اللي اسمه plane of obstructed outlet أو في سلالة معززها سلالة إيه؟ هنا السلالة. لو أنا هنا سبز بيوبس وريمان وساقن شو وكوكسكس زي ما زدت من صح أو صح انت خلاص شاء الله انت كده بس كده اكتياس عشان تقعني لقب دكتور مع هذا كاتر شير وقتين بلغ هذا كاتر لا تحب تفيد ده مع هذا شاء الله شاء الله ده هم تسلم وتخشوا عكيه على ايه على خاصة التياجة في باسمكم بإذنان ان شاء الله دكاترة ده المتخرج معنا دكاترة؟ خلاص؟ في ايبتة دكاترة ايه تفاعل بالليست بالبيو ديمانشن واي تفاعل بايه؟ <تصفيق> المسافة دي بقى بيم يحداوي مين بقى بيزنفقها دايما؟ دكتور أستاذ دكتور إبراهيم السباح وكل سنة بيسقط فيديه كل سنة بيسقط طين اعطوا اه والله اعطوا ده قانون كل سنة من النواب في السؤال ده. ده تبع ليه دواء هو الباكريلوس هو بيسقط كل شهر حوالي 40 50 بخصمك مش مشكلة لان هو بقى تقدر تتذكر كمان فيها هو بقى بيسقطه فيه قلت في على الاوت الاوت عن سيجمنت زي زي زي اللي في الصدق ليها دا سقف وليها أرضية. الالبليت بتاعه بالساعة في هذا هو dimension الأرضية هو الاناتوميكال anatomical out هذا بس كده كده في كده يا جماعة التكير أكبر فونت هنوصل يعني فونت اللي بعديه الصبح كلها يعني الزوجة فونت شو بدي بقى كده كده عشان بقى لو هو ايه لو هو واحد لو هيحس بس كده هيشوفه ما ده هايحس ترين يعني ده عشان خاصني عشان يشوف يشوف يعني فا فا هو على ذل سباق ايه is a segment جابينا هداك اللي فوق من اللي فوق بينو بس انتي قلتي حد دكتور سؤال هذي أي سؤال تكرر يا شو جيت مرة ثانية دل على الرابع قيل لسه من قيل لسه من من مصر صح رحتوا الكيني بالي تام رحتوا الكيني بالي طب رحتوا الملكات تام الملكة اللي هي لما كانت حامل ولما بدأوها ان الملك جوزها اتقتل في في في, حرب في الحرب ده؟ من, من حول خبر وفقر اللي عليها راح وجايبين كده اتذكرت في اول ما في الخبر بتاعه بسها ابنها دام وهو دام في حوض كده ايه ازاز كده صغير كده هو ابنها كده ما صدقش اتفات شهور كان شفتوش, دي شفتوش طبعا شفت كينجي بقى شفتو القصة دي الا ما في بقى الكينت بعد في في وفي مثلا ايه كان الحادي عشر تطلع فوق وتنزل تحتو ما دخلتهاش طب روح طوال وكان بيحب كمان ان كان وكان بيحب اهو الكلاب ما تخدوش فتوش خالص تبا بسوا معايا لكاترة تيجي لحادي عشر بص كده تيجي لحادي عشر لكاترة ومعايا لكاترة دول تتكمل بتاعه كمان طيب قلتون ماشي ماشي اوكي معايا انا كترة ابيعلي في حاجة سفادي تا حدا عشر أطلع. يعني ابيعلي طبعا الكم معايا يا طيب طيب تا حدا كان وقت يغني بقى انا كترة بقى ايه ونص عشرة ونص في اتناشر في, في الدوب بتاعي بتناشر ونص بس كده يا في هو بص منك ده الكلمه دي بس جدا دي بتوريك البيبس ال ال ونص يلا يا جماعه 10 ونص طولي ونص اللي هو اسمه ايه اسمه ده ونص في اللي هو Link 11, czyli obystytrics and true pursue diameter too long, T co'? Schować O oblique diameter G greatest kablin natuurlijk To được że to approved, czyli obi aesthetic diameter, plecm G greatest GO Vilцев, ale tooו�皆さん to bunun T co T liter w今回 conjugate. والتي التانية اللي هو تيوبراس ده كام 11 سنتيمتر لو انت فز بس كده هيقص ديت الحدي عشر اذا كانتها ديت الحدي عشر اللي هو اخش عشر ونص في التاشر واطبع عشر ونص في 13، والضب بتاعي ب 12 ونص كده حفز كل الدي امتركب كلها فاسألكم انا بقى يلا ده امتركب كم 12 ونص 12 ونص Tabela greatest bellyfikacja. dimension. 2, 2, في بص كمان كمان بقى يقول لك ايه قصع في ايه 13 عارفين انت كده ال 10 هو ايه ده بتاع يعني ممكن بص انت كده ده ده البايوتيوبرا 11 سنة أخش 10 ونص اللي هو مين؟ اللي هو الوبستاترق كونجوكيت في الـ 12 اللي هو بصدر ترانسبيرسي 13 اللي مين؟ اللي هو بوستير ماشي مين؟ اللي هو مع و الـ Oblique Diameters والـ Greatest Billet Divertions 11 ونصر طبعا سؤال تاني يلا يلا بقى كم 12 طب أنا أخش عشرة ونص في 12 هنا 12 كم؟ بنت بنت عشرة ونص؟ يعني مثلا, مثلا مين؟ ما ما ودنا كونجوليت لأنني أنا بس ممكن بسل مين؟ الأناتوميكال ترونس بيرس مش <مهم>. <تصفيق> مش ده مش بس بكل الدرابة إسماعي ليه ديت الحادي عشر أخش عشرة ونص في عشرة في والدوب بتاعي اللي هو مين؟ اللي هو كام خلاص كده يبقى واحد بس بقى جت غنوات على فكره أغنية اليد لحد عشر جت ناس يعني كنت اتجننت ده الناس كلها كده ونص في الطوشه والله 10 ونص كمان الجبال كمان ونص كمان صح في ال... يعني, يعني مش عارف ونص في عشر في, في والدب بتاعي هاي دكاتره في مشكله دلوقتي حد عايز افكارك عشره ونصف اللي هو هنا اللي هو اوبيستاترك كونجوجين عشره ونصف اتناشر اوبستاتريك ترانسفيرس عشره ونصف تلاتاشر انتر في اوبيستاترك أخش اخش ونصف في اتناشر اطلع عشره ونصف تلاتاشر اطلع عشرة ونصف هو عشرة سبايناس هو ونصف هو هو نفسه على فكرة البلين بلين بلين بلين بلين بلين بلين بلين بلين بلين بلين بلين بلين بلين بلين بلين بلين بلين بلين بلين بلين ف1847 راجل امريكا اسمه توم توم ده عمل ايه بابوشه كانت توم ده عمل ايه بص كده الاوتلت بص كده الاوتلت عايز لحظه مع توم لحظه ايه واحد اوت دوت اللي هنا من قدام كده فيه عظم ومن ورا فيه اسال هواء يعني بص كده الكاتره اهو من قدام فيه عظم عظم من ورا يبقى من ورا هواء صح طب بالنسبه للكاتره ايه اهم العظم ولا الهواء لا الهواء اهم ليه ده إيه, من وراء إيه يطلع من وراء الهواء معنا داكاترة إيه يحاول يطلع من الهواء لو الدم كان هيرجع على وراء يطلع من الهوة. يعني معنا كيه داكاترة أي ترينجل مهم اللي ولا اللي أحمر ده الاحمر أحمر المهم معنا داكاترة اللي اسمه Posterior Sajdan اللي, هو إيه؟ اللي هو من عن اسكالتيبرستي اسكالتيبرستي دهات السيكرون ده الدين أهم في الأوت فتوقت ذاكي جدا قال لك بصه ده من في وراء فيه اللي هو مستلس الهواء اللي هو من اسكالتشي براسط غدت السيكرو ذا اهم لو القدام ده دايق يطلع بيبن ليه من وراء ورا واسع وهواء وبيبي ليه منه ما بشي مشكلة فقالك ايه؟ انا شوف مستلس ده لو هذا المستلس ده لكاترة مستلس ده واسع يبقى ان شاء الله الدولة بقى ايه؟ من مجاية قبلك ممكن تحسن ممكن تتبقى هاي سن هاي <تصفيق> ده اه اه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 وانا قلت طبيعي عن ايه سمسادة السيد صاحب يا ابن انا بص هناخد القاعدة زائد الارتفاع معاله القاعدة ده ليه زائد الارتفاع القاعدة اسمعي اسمها بايو تشو براس دامتر كافة من 11 سنتيجيدة زائد الارتفاع ده من عند البيوتو براس ده كده معاله الهاتفينه ده بالسيكرا اللي هو بيده اللي بيده اسمه ايه ده كاترة بيده باسمه ايه بيده ترويه مش ترويه في اللي هو بستدرك أنشه ده. ده كم سنتي؟ تلاتاشر الجدورين ده منه ده, ده من سبعة ونص إلى عشرة سنتيليتر يعني مجموعة البيت جبرس مع بشير السجدة كم سنتي مفروض من عشر ونص إلى واحد وعشرين سنتيلي قالك لو أقلت من خمستاشر يبدأ الديجيشن فور جمعت القاعدة والذي كان أقلت من خمستاشر معناه تعمل سيزيني تحت. هل تلسل السوق؟ ارتفاع ده لا لا لا لا لا لا تفعل اتسه اول قصة السكرة معي الكاترة خلاص ذلك الكلام ايه؟ هلين مع القاعدة مع الارتفاع البيت مع البستور الساجتر ده قد يقضي بستور الساجتر يعني آثة بستيريوم زي الساجتر سوتش. في اسمه بستير الساجتر لو ما عدا؟ ما عدا؟ 15 سنتيمتر نيوتن أفهمك بس مش تومس رول ده يا جماعة قوله مأثور يعني دكتوم كلمة dictum يعني قوله مأثور انا صاح مصيح عايز كبات يعني فاهم سمعنا كل ليش صح برضه ده أنت قالوا لك هيحصل كده ده القاعدة من خبشة عمل قيصرية فجأة لكن مش دي القاعدة ممكن نفس المشاكل فهو تومس دكتوم وليس يعني يعني بتاع توم قال لك ان هو لو ريت القاعده بارتفاع لازالت في سنتيمتر اعمل ايه اعمل سيزاريان اين سكشن استكمال العلماء في الدين دكاتره راجل اسمه كولدوين و اسمه ميلوين جابوا فوق مليون ست في امريكا من مشروعها اكس ريد ستكه بتاعه فوق مليون ست اه وده نشر البرميز بتاعتي وراح اسوي البرميز ده دكاتره الى اربعه بين تايبس اربعه تايبس تايبس ما شاء الله ايه الاربع فيو تايبك فا ايه الاربع فيو تايبس الكتره الاربع فيو تايبس يا شباب او نوع اسمه جينكويل ايه جينكويل بالظبط مدور صور مدور, مدور استاذ او يعني اوپن ها كاتر بس يعني دور شوي ده اللي هو اللي هو ده ده ده اللي خمسين في 50% وده بعد كده اللي هنا في شكله مثلث اسمه ايه؟ اسمه اندرويد انا صحيح دهوط على المثلث جات مجد ده شكله اندرويد بخ مثلث ازاي؟ مثلث ليه مثلث؟ مسلس؟ هاردشيت مثلثة مثلث مسلس. مثلث هاردشيت فده دكاترة تاع الميل تايم بتاع الميل تايم فيه روحة كمان في الموجود في الفيبين نوع دكاترة تخيب جدا ده بتاع عارفين ايه ابو ليف؟ انا مش, مش عارف ايه؟ معادة كان ايه؟ معادة كادرة؟ هو ده بتاع ايه بتاع هو اللي هو اللي هو البيربس ده بتاع اسمه انثرو بول شبهات ال تلاقي كده جسم كده الايه البيربس كده مكتوب كده بالجنب ومطول بالطول كده دي البيربس تعالى عامل زي الصنيه واصل دراع ودراع والصنيه دي فيها شربطه معنى بكتره اسمها بلاتي بلوين. بلاتي بلوين. اللي في الى وبتاع وبتاع الخميل. غيليكويت أندرويد أندرويد تمام؟ بين ألثروبويت وبلاتي إيه برلويد ده السؤال ده إذا كانت بيجيلك دايما جالي بتحالي لما كنت قدوه قالك compare and contrast <تصفح> the four main types of male babies وهنا للصحاب السؤال حقلك معنا يجيلك إيه؟ يجيلك a table is recommended يجيلك تعبيني table يجيلك تعبيني table معنا يا والأندرويد أو تمام؟ أنت ولا المتول والمتلاتي بدي مشتارط معنا على كترة المتلاتي إيه باللويد سؤال على كترة مين مستقبل بعد الكيناكوين الأندرويد ولا أنتروب بتاع الهنسائي على المين ولا بتاع الإرد ولا بتاع الطبقة الثانية للمطبخ خير يا جماعي إن الإرد الإرد ده موجود بس على الإرد موجود في ربع الفينين يعني كترة نص الفينين عندهم من الكيناكوين وربعهم عندهم من الإيبلاي وخمسون عشين في المية عندهم مين؟ عندهم الاندرويد معانا دا جاترة؟ وخمسة في عندهم الطبقي ده هو, هو؟ عندهم في رسمة جميلة جدا عندهم قارنة هم نقط في القارنة ولم ياخد الفيبر حواليه في النقطة بقى عشان السؤال ده كده عليه على, على اي كتاب يعني على كتاب تيها تزود النقطة زيادة بزينا نقدم شوية الوقت Fie, masz cztery main types of mobile beasts. w tabeli, masz w kąciku, a w tabeli, a w jest, to وتقول النسبة 50 الاندرويد 20 الانثروبويد 25 بلادي باللويد 5 وترسم لي كمان شايفين رسم عندكم يا دماء هرسمولكم دهك بدور ومثلث هرب ومستعرض ترسمني رسمه دي اول ده النوت اول ده بفهمش كلام خط انا يا 9 9 طيب اول حاجة كده اول تحصى مين؟ هو الصاب بيوبك أنجل أهو مش روح الصاب بيوبك أنجل معانا دي كاترة؟ الصاب بيوبك أنجل معنمات بقى دي كاتر معنمات في فين جاينا كل جاينا ازاي عمي إيه بقى هنا؟ كان 90 طيب في المين طيب؟ اقل من سايد طب هنا يا جاتر الانتروبوين أكيد من كاب أقالي من دي سي. طب وغني هنا اكتر يعني <تصفيق> هنا هنا اكتر من دسائيل. هنا هنا اقل من ايه اقل من 90 صح ولا صح اصبر اتاكد تاني بعد كده تعرفوها ازاي بقى تعرفوها ازاي سهله تعرف بالسالب الصبعين دول والصبعين دول الصبعين دول لو هي أقل شدها قال لي ب 90 ما انت جدره في صبع التومار دي لو دولت خلاص لي طب انا السيد بقى لو ياخد لو اللي بجيبك رمال بسبعين دولار دي بدي دولار بقيه طيب إذا خلت أول حاجة هنا هدى أول حاجة هنا شباب اللي هو صاببك أنجل خلاص؟ هنا هوا احنا هوا هنا هنا في الكرتين دعنا الكرتي في الفينين في الفينين هذا بكرة؟ عايزه في الفيليل. واسع ولا ضيق واسع ونخلص ولا طويل ومين وصول ونخلص صح على مزاح يبقى انا في ده يبقى ايه فعلا بيبقى واسع وقصير لكن ليه بقى؟ من رخ ما هو؟ بقى جد ليه وطويل معنا ده جاترة. طب اللي هو البرس هنا عن ده اللي هو طويل بيعبار عن كده كده من بعد كده ولا هو واحد. ده طويل جدا واحد wide anthroposterior يعني ده واسع بس الـ ده. ده يعني ده هنا هو واسع بس في anthroposterior ده واسع بس transverse طبعا 22 واسع من عرض زيه بزلط كده خانها كرس واحد عزبا بعيدة جدا واسع جدا لكنها كرس واحد فده هنا wide <تصفيق> transverse ده wide ده narrow long ده wide short طب ليه يا دكاتره الميل بيلبس, بيلبس والفين بيلبس ليه عندهم الكافتي بالمنظر ده عشان اللي بيخلق شكل الكافتي يا دكاتره هو السكرة بصوا في الفيلمين عامل ازاي في الفيلمين عامل كده هل سبت عامل كده قوي كونكين بقى وايد في ده طويل فده كارتي طويل وفلات فده كارتي غير وده بروجكت دور بور ده دور بور بروجكت كمان معايا يا دكاتره فده الكارتي ابو شكل السكرام في الاثنين دول مش عايز تعرف مش مشكله يبقى نخلي ماناجمنت اللي بيخلي شكل الكارتي كده هو شكل ايه شكل السكرام يا مره ثانيه يا دكاتره بصوا يا احنا اللي هو الثلاثيهات هي الثلاثيهات على فكره اول ثلاثيه شكل البيرنس والاسبته والكسس ثلاثيه معايا بتذكر صبب الأنجل دخلنا هنا هوا دخلنا ورا هنا مين السيكرو صبب الانجل السهول اكتر من زاويه ال90 الكافيتي شكلها عامل ازاي والسيكرو معامل ازاي هتلاقينا في الفيميل ده كونكيب قوي وقصير في الفيميل طويل معاك اوسلات وبروجكت النور بوت معايا خذ خدنا كده مين على الكاب على الهولز بقى الهولز اللي كانت قص كده في الفيميل والوصفات ادلك في المنظر ده الولت مالها, مالها؟ بلد. طب بص بوي. بوينت، مالها؟ هنا ده كده. مالها؟ كونفرجنت، هنا كده. الولت مالها؟ دايفرجن. يبقى خلي بالك كده، الولت اللي هنا وهنا خلاص وهنا كونفرجنت وهنا مالها؟ هنا يعني يبدو عطبان. لا, من لا ما هو الورث من هناك. لا هو يقص على السكرة, خلص خلص خلص السكرة دي دي هنا الخير يخلص كده. خلاص السكرة. نا نا ولا الخير ده. وخدي ملا. فهي هنا هنا كونفرجنت هنا ايه؟ هنا بردن. طب في المولة لكاترة كده في عظمة طلعة ديشوكة في الزوم اسمها ايه؟ طب سؤال اسكالسبايا هنا بروشافتنج ونوتروشافتنج معاملات عامة. بروينانت ولكن هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان طب هنا ال هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا كده يعني ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان كل عاد هنا وصير! طب هنا قد عنا برضو بقى ايه؟ نان هي هيه صح بالصحة يا مرة شباب. هنا في الجايكوين! وفي <تصفيق> مش لكن هنا وهنا دا كاترة هيبقى خلاص؟ حد يقى اي في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 وصل معلومة ان مفيش فيش نكتة بيور يعني، فيش حاسمة ولا أندرويد ولا ميل ميل ميل هو فيه نكتة الموسكوما الطايح is the mixed يعني ميكس type. فهو مثلا ده ده بس أو على حسب إيه؟ حسب ده سؤال بقى نوع لكن هم هو بعد عارفوا بقى كانت تركاة تركاة في من جاتي بالقوي وشوية من الأندرويد وشوية من الجيني كوي الجيني كوي هيتشكل داوم فدا لكن ما لا محين الأندرويد ما يعني نوع إذا كانت زاتروس is حتى بس المعاملة وقت أبوها كانت بديهم قالوا إيه قالوا Podumiało wszystko. Jaką datę są? majority of the are a mixture of the all four types. Ale jeszcze ma datkę mixed build. Jakie? جتب. بعد بعد كده كانت بقى هنخش بعد كده على على نور لطيفة. في راجل, راجل دوت كان 1200. 1200 كان اسمه كيروس. راجل ألمان. كيروس. وكان فيلسوف وكان فنان وكان في الزؤال شيء. كل حاجة كل حاجة. كذا الناس كمان ناس كانت يعني. كان كذا كده فبقى من ده كانان الفلاسوف انا اولا انا كان فيه ده ولا كان في حاجة قالك بص قالك ايه قالك ماذا بينزل الزيب ايه بينزل الوقت c ده C-shaped زي اول حرف من C-shaped بيخش بالcenter of the inlet والcenter of the cavity والcenter of the outlet c في الناس ماشيين بكرس نظام كرس ان ده بيسموه ده جادرة الاكس تعبيني اللي هو بيديك اكس ده هو c غير على الكلمة ده الـ x ودرسنا بقى بكترة حركات الـ B هو نازم وغير بدا فيه من الشيء غير ده بيخش عمود على الـ L ويتبع على, الأوت. هو نازل. على الـ Out على وعمود على عند عند عارفك عشرة عندنا في, في, في عشرة ما هو clinical significance of فدي بتجمعها. تشافينها والتامعة دي كاترة? بتجمعها. <تصفيق> نعم. ايه? ايه مخشوبة هين? ايه? ايه? ايه مخشوبة. ايه؟ معها دي كاترة? يبخلي بقى دي كاترة. ما هي بديك ايه؟ على على الاوزة. يعني يقول نازل ويفرر مرة واحدة يقول طرع الكامل الاوزة. معها دي كاترة هتوبرع ايها يمشي ايه او شيء, شيء. L shape أو J يعني عندنا في نوعين من من نوعين من في خلينا كده ذا خلينا خلاص وخلينا L shape دوت أو J shape داري وبيستترك وبيستترك على من and then عند الإسكرين إسقاي. خلي نقول برضه برضه كده the building ذا مسكته كده مشكلة. لو بمس كده دي لو واحد واقف هنا يعني الضحن فترة كلم هنا والرجل هنا ببتك كده؟ لازم بيعمل كده, لا كده. فربينا طبعا ازاي؟ لأ بالطول كده كده تمسك كده خلاص؟ عمل زاوي الانت ده عمل زاوي على الهريزونتر <تصفيق> عمل زاوي <زم> على الهريزونتر <تصفيق> <زم على> <تصفيق> قدرها خمسة وخمسين درجة يعني ده مش كده. بحيث يكون ايه؟ يقولي دي دوت نازل على نفس مستوى مين اللي هو الليل. كلنا الويت ده بتوزع على هو دي على الدور اللي خلاص يعني بالنسبه كده تنازل ناس مستوى الاستقبال والدي عشان واحد جوه كده فاعل كتفه او جسمه يعني اللي هو مستوى ده, ده, ده درجة في كده جوه 55 درجه قدام السهوله يعمل ايه اقول لكم معندكش كده دي بترشبك دي والانتيير سباين اتنين على مستوى نفس مستوى فيرتيكال ايه الفيرتيكال بين يعني دي بقى مستوى واحد لو انت خليت هنا على مستوى نفس مستوى معاش يا شباب كده يبقى انت كده بس ايه صح دا اسمه انكاتر انجل اللي هي انجل 55 هي عامل هنا كده زي خمسة و درجة دي اسمع لجاكرا يعني على هريزوند ودي خمسة و درجة طيب راحة, راحه كده على في, في اللي هو يعني دل دل ايه تبا يجب ما ايه تبا عشان آه قبل آه قبل آه قبل <تصفيق> <تصفيق> طيب بقى على على بقى مطع? مطع؟ للا يا عشان في كمان ناس عندهم محاضرة. محاضرة بعد كده. مطعه. مطعه. ستة ايه ستة لا لا احسن انت انشه قوانا يزدين. ايه بقى لكاذب يا يا كده بقى الهت بقى الفيدة الهت. الفيدة الهت يا رفاكترا. بتكون الهت تقري الهت. من العضل. العظم الجذر بيتقابل في سوتشوز صح والسوتشوز بيتقابل في فونتينتس عارفه يا في حتى كده حتى الاولانيه اللي هي لو عشر بس هي خلاص حتى حته دي لجدرة لجدرة عندنا في البونز في شوز شوز في لياس كيو طبعاً لياس لا ليه ليه قوام صوب بتاع ده نقولك تمشي دي في هذا ده خدنا الفرعوني ده في دي بقى لكن اللي هو هذا ولا ولا دا ده كتر ده بالطول بالعرض بالعظم ايه عادي ده بالعرض بالعظم دكتور كلام شباب شاب في ده ده العظم بالطول؟ خلاص ايه بالعرض بعد ده انتوا عارفين العظم بتاع الهيكل مش عارفين يعني مثلا لو خدنا ده ده الحتره اسمها اسمها جميل صح استاذ يعني بس استاذ ده, بسنين ده بسنين no, bo to a W لندن حتى أنت تحب تفكر كده تقعد ايه تقعد إيه دخل د, د, د, د, د, د, د في لندن صح في معادي اسمها لندن دع عشان نادش ناور ما تنور لا تسميه اسم لندن ما هذا جدك بعد كذا شباب لو تسميه اسم البريمة فيه ماشون في في في جسم عادي حسنا ده في بريما في البريما هنا فيه بريكما فيه بريكما هنا في دي هنا في اللمضه اللمضه ده طريقه ايه هو هو طيب في انا قلت هو كده ان انا يا عن عن قبلت في الكمبليشن معنى ان ده طلعت الانس من القبض للقنبلا اسمه باي فرايتل دامتر اللي هو كيف ؟ اللي هو التسعة والس تسعة شرط بيبقى كده مستقيم كده خلاص و كده يدي كده كده سقط كده بالمنتبض ده كده هنا بيبنزل بيبنزل بس بس كده احنا ربع المجتمع على فكرة لكن او من لو حتى assists ده بالمنظر ده تروحك يا جماعه كده بقى ايه يعني شويه كده ايه يعني ده تطلع مرتفع عصب ده انا مطلعه بجد على الاستريت حتى زي كمان هيطلع مش ازاي كده. كده اللي ايه اسمها, اسمها،, اسمها سين كليتك، سين كليتك. ده كده لكن ده الاطفال بيزيد لفتره زي ما يقول الباب يخش ما كده ايه البتاع وروض ما بالك خش ما ينفعش لان الدنيا ضيقه فيخش كده وطلع كده وما عادش بيطلع بقى بره يقفل زي ما انت عايز زي كده تنزل كده كده اللي يعني التلت تبع الناس اللي كانت قاعده في المجتمع بينزلوا بي بي بي ده كده ويرسموا ايه كان هنا بدل باي والأمانات كده كتير دايمتر ده من 1.1. point one point above the private earnings to below the private وده ودها الجاترة تسعة بس تسعة يعني في 5 وعشرين في بتحيلوا بتحيلوا على البلاد. السيبة بيعملوا لكتة تديمو بس السنة السنة دي هدكت. ودي تربع الأطفال 5 من الفمين. يعني خلي بالك مهمين هم هم في التنفس التنفس لدينا فيه فراته تسعون وسوبر او فراته سوبراته تسعون في اي مكان في اي مكان في اي مكان في اي مكان في ده مش مهم. زي مثلاً زي دامتر ده في اي مكان ده, ده, ده, ده, ده, ده اي مكان عند فين؟ عند في بين مكان في في اي مكان في اي مكان في ده مكان في اي مكان في اي مكان في اي مكان في اي مكان ٢ هنا بنلاقي برست ٢ ماستوي او ايه دي دي اسمها ايه, دي اسمها دي إيه؟, إيه؟, إيه؟ اسمه ده كده اسمها ماستوي اسمه اسمه باي ماستوي ده اللي دوت تلاته اوف ايه في الافلام العربيه فيلم عربي ده بقى ايه في ايام زمان بقى, بقى إيه؟ ده عشان خاطر يعيش ضحينا لغادرة بالجنيل عشان قادر ايه بالأم تعيش ما ولا مش, مش افرانتي خالص ضحي بالأم امتى ده عشان يتجوز البطوة التاني صح كده؟ وضحينا بالجنيل عشان ايه تبنضوا بقى ايه كبس عليه على نفس وهو اللي ده ده كان هذا دامدر هو اهم دامدر عندنا اللسم ميه اللسم باي مصير دامدر وده سرع ومصر. ايه فدأ بتاعتم؟ ايه فدأ بتاعتم؟ ان أي هي على أي ده كانت اول قيصريه بتاعه ام عيانه طبعا عايله اسمها تيتل مفيش تخياط هو كده فقالوا لكم لوطه بيموت طب اقول كده بعدها ثاني اقراحيه كبر بيموت دي من انفيكشن ده يا جماعة ده جه اسمه بورو بورو ده كان اول قيصرية واحد عاشت في التاريخ قصة قسط بورو, بورو. في النزيف راح عمل اول كانت اجت طالعه في السيرفكس والبطن تبقى عارف اشهر بايه وسبت طاقه كده وقاعد حواليه على مين على الشارع يعني بقى كانت الولاده من تحت متقدمه جدا كان بيدخلوا زمان بقى الات غريبه كسر البتر كسر البتر داخل على الراس كسر الراس شدوه. ما انا ده البايباس هو اسمه الباي هو ما قدرش عليه بايناستو ده ناشف قوي ناشف جدا بس اسكالبي ناشف فجال لو كانت بنت استا ذاكره في أصغر من بايباس تويل برضه مش تعدي. لو في دهره اصغر من بايباس تويل مش ساعتها انا هقدر بقى ساعتها هقولها بصي انت كده كده حط كده حمت كده كانت من ماين فده كان ايه؟ هنكسر البيض وننزله من تحت، بقى الضح يجي عشان قادر ايه؟ الاكل بتعيش عيش قصة قصه الباي باسطول ده ده طبعا انت جابوا الدكاتره دام كلام فارغ خلاص انتهى هذا الكلام هو مش تحشيش بس ده مش عشان هو كانفعنا اي حاجه كده لا جدك ده فارغ خلاص اكتفى بالديه بقى ده يستري تاريخ ده التاريخ معاه دكاتره ها او بس اوبي بوت يعني ده اوبشن 10 ممكن يديني بس اوبي بوت هنضح عبنى أبع شخصات رمعيش ثلاثة option كده <تصفيق> <تصفيق> ما هذا كده؟ طيب فهنا ده ده إداءة البي والسوبر الصب والباي والبي والباي مستويت ده طيب ده ده ده ده ده البي البي البي طيب, ده ده ده؟ ده ده. طيب. ده على طيب تسجيله ديت انسيدامك في داخل راوند في داخل راوند ده كده في لسه الـ oh الـ. دولكتر. دولكتر. اه ما يا في سؤال جاي ان شاء الله بقول من يا جماعة من دلوقتي اهو خلاص الناس اول راوند اول سلايد اول سلايد قول لي كده عشان كله ده انا دلوقتي الدكتور اهو كده سلايد جاي خلاص كده حاجتك عليه اسئله امسك ده اهو خلاص ده في سؤال جاي فور لازم خلي كده أو او معاك باسمها mid أو تبقى not extended أو extended يعني ديها radius of movement بس خلي بالك بالعرض كلهم مين يا by برايتر يا -sup. super sub by-parital يا سوبر sub-parital ده الراس لكن بالطول هيختلف الطول مع اختلاف position of the head يعني هل تستموا بتاعتي بقى رسمة دي جدا رسمة دي لك. دي بقى of vital movement خلاص من الفول فليكشن لالفول اكستنج وهنا في النص ميد واي النص ما مين ميد نوت فولي ده او نوت فليكسد او دي, flexed. دي flexed. بيدرس الرسمه الرسمة دي فلكس ميد وي بيدو بيحيى عنه دي تو فكان كاترن نوت فولي اكستندت نوت فولي, نوت فولي وفي النهايه فولي, فولي خالص كده يعني فولي كده عادي S way fully flexed. Fully flexed, not fully flexed, deflexed, midway, not fully extended, fully extended. And then set the afters. The color not feet the it helps. My catra fully extension, but the full flexion feed set the of movement. Fully flexed, not fully, deflexed, midway, not fully except fully extended. بص يا أنا انا هيجي 70 مره من اول مره انا قطعه ما يدلاش براط لغايه ما كله يحتفظ صم وبلاحظ الكباري اللي هي القول المتوسط بتاعي قاعده ثلاثه بتاعتي دي في حياتي كلها تمام فليكس في المنظر ده بعد كتر انحناء ايه من الساب كده. لو هنا هنا هنا فلي فليكسر فهذه الأوكسود هنا هو ده البروز هو الأوكسود من أوف أتشير فاسمه ده of ده اه لو خلاص ده كم ده؟ تسعة ونصفة Sub-Oxymptomatic معاملنا عندكم جدول قوي ستة كم جدول قوي معي بقدركم جدول نص جدول فليكشة و جدول اكستانشن اشان رجل مبعض بره الفلي فليكسل صاف ماشي بعد ذلك راحاتك بقى ايه بقى لو على كده اول صح؟ اول طيب القصه حصل بقى يا اللي هو بالورق دي ثابت لكن وصل عند الات اوبجكتيف فولتيل هو بوظت دي يبقى نوت يا دكتره فليكست اهو نوت فوليكس وصل عند مين عند باتشورت يعني دي فضلت بوز بص تحت برده دي تحت دكاتره بص تحت هنا ايه تحت بس صار اكسبتور فرنت صار اكسبت ايه فرنت يعني نوت فوليكس صار دي لكسيت بقى من عند الاكسوت ليه هنا المكان دا بين عين المكان دا برودوك زنوز الاخر فرطل بوول بقى اسمه اكسيبتو فرطل لغايه تانيه صبوك سيبتو بريدمتر ده مثل التل دا بصبع فين من عند الاكسوت نعمل بروتشوبرات سي اوكسيبتو بروتشوبرات هنا الفر... اخر فرطل معها كثيرا؟ هل تجيب خلاص كده, كده هنا أوكد هنا يو مرة تانية يا شباب مرة تانية نجل مرة تانية بص كده هنا صب اوكسبتو برهمة ونص بقى كده صب كام 10 فرانتل بقى كده اوكسبتو 11 وص معها كده؟ يبقى هنا فريد فريكس عشان هنا همساعدتوا بقى كده بانتماعين وقنتوا بيلي عليها ايه؟ هني ده هم تربا إلا مين؟ يبقى <تصفيق> 9.5 في الجدول هو من في الجدول التالي, هو التالي من واحد أخذ في الجدول هو من ان يعني هنا أصدقك مش ما يعني إيه أصلا إيه تخيل شوي صابوك سبتوا وين ما صابوك يعني هو قصة هنا اللي بيحصل إيه ماش لا لا لا هي صابوك سبت فتنة من صابوك شو أول فوق فوق أكسيبتو فرانتر من آخر فرطه بمن تحت. فدي كان آخر فرانتر بمن فوق ودي آخر من تحت. بس ما أكسيبتو فرانتر. مع يعني مرة بص مرة تاني. أوه بس هذا كترك لا فوري وبعدين بول بس طب هنا فرنطل. فرنطل بول. بس ايه من تحت عند الروت بسند بقى كان بقى لجا بوسنا يا جبهة شو في بقى اهو صبو. صب منتو من هنا بقى منتو طب هو الروت صب منتو, صب منتو. صب منتو بس لو قدوا حاسرة هنا فصلنا كده لكاترة هلاقي او الرقص حتة المشت بطريب او Highest point między highest point between the anterior and superior 2, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 4, Vertical. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, to 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, طب بنتو بركل بنتو كده بص كده هنا الكري على ديت اللي بيجي يا شباب ده بص ده غش ده فريكس ده يبقى هنا ايه بنتو يعني هنا ده كده هنا ده بعد كده ده هو نازل بحورته نازل بحده واخدين بالكم اسمها براد لازم القوره اللي بتحي العلم بصوا بتتكلم عن المنطقه فين للفيرتكس انا ما اخترتش الثاني ما اخترتش الثاني ده اسمه مينتو فيرتيكال المينتو بيت ده طوله 14 سنتي او 13.75 اللي هو ايه اللي هو البراد اللي هو اللي فاتح حيل علم ده دهب طويل جدا ما ينفعش يثبت ده خالد يا جماعه وقت اول ما نازل افتح يا جسد 13.75 ده ده ما ينفعش يثبت ده, ده نازم يتربع قيصريه لا عالو قيصريه عشان ده طويل جدا طالش خمس سبعين نازم البروه يا بالكم اللي هو ده من كام ده ده بحي ده منتو مرة ده مرة ثانية بصيا لو fully extended, meet after sub-breathmatic طب, meet after, meet after, طيب sub-oxypto-breathmatic ده اي بريماتيك بعد كده وبعد كده منتر. لو هو لو اللي هو, اللي هو فولي اهو. من هنا بغيث هنا. من هنا. لكن لما ايه كده بقى? خلاص بقى هنا بقى منتر. لو هو منتر يوم مرة تانية ايش بقى? مرة تانية. البريدنا اللي هي center of atero for atero بقى مرة تانية ايش مرة تانية ايش يلا يلا. يلا. بحاجة يبقى مينو. ديتو بيت كم سنتيمتر بيتكلم 14 14.70 يمشي 14.50 14 طب بص يا دكتوره فولد فليكسد اسمه ايه؟ سب اوكسيدو بيتكم كم سنتي؟ 8 سم فولد اكستندد سبريتري بيتكم كم سنتي؟ 10 سم نوت فوليد سبريت تو كم سنتي؟ ها يا جماعه ونص 11 ونص طب بص يا فقط ان يكون عادي.. اسمه الامر الذي يكون هو الامر الذي يكون هو الامر الذي يكون هو الامر الذي يكون هو الامر الذي يكون هو الامر الذي كده? هو الامر الذي يكون هو الامر الذي يكون هو الامر الذي يكون هو الامر الذي يكون هو الامر الذي اللي هو الذي يكون هو الامر الذي يكون هو الامر ده ادت فيرتيكال يا ابني ده المنت فيرتيكال ده ده لو لقيت هنا ميد واي يعني ميد واي لو لقيتها عامله كده بقى بنته فيرتيكال هو ده بنته فيرتيكال الثاني بقى الثاني مختلف خالص ده ثاني خالص ده اوكسيتو ده فرق اختلاف خالص ده الوضع ده اللي ده اللي انت قاعد كده ده اسمه افلكس لو حيت العالم كده بس بالدراو كده بالقوره ده اسمه ميد واي ده بقى اسمه بنته فيرتيكال ده معاش باب? سابق الكهاب اللي صعب. صعب. لا لا مش مشكلة. ملازجة بحاجة صعبة يا معا. ده ايه? اه يا ده ده ايه? طيب مرة داني بص مرة داني مرة داني. طيب احنا مع بعض بلاد بتروسان. اه. يا انت بصي جد. ثمنه طب بص كده اول درجه تجميع اول درجه تجميع اول درجه بص كده بترسم مين ده سب اوكسيد في بريغماتك الدلتا ده يا جماعه سب دوت ده ترسم ترسم اسم Niektórzy mówią, że to oznacza, że nie w pełni, to To oznacza, że to oznacza, to oznacza, że to oznacza, to to to to to الفولي extended كم سنتي؟ تسعة ونصف. ده بدي اكتر ده؟ صب منتو؟ فريكال. ده لو ده هو مين؟ ده ده كم سنتي؟ ده احدى ونص ونصف سنتي. معين مرة كارين. لو هو فولي فولي اكستندد يبقى صب منتو برمال. فولي فليكسد صب وكسنتو بريماتي. طيب هو منتو ايه؟ منتو tak, to nie jest fully, Nie. Tak, ale małych pań, było fully ale się I wtedy, gdyby, gdyby, ma, gdyby, gdyby, tak, ده لها بس حكتين. النوت فلي اكستند. النوت فلي اكستند. اللي هو كده. صب اكسبتو. طيب. النوت فلي اكستند. صب منتو. بص لكاترة. هديكم كبتين تخليوهم ايه? تخليوهمها لكاترة حلقة في ودن. والله العاصل حلقة في يا جماعة. اسمعوا الكلام ده باسم. اه والله بص الكترة. لازم بص لكاترة. تسعة. في الخير. ونص تسعى بالخير يعني انت ممكن تسعى بالخير تمام؟ يعني تنزح حد دقيقة ما الخير وتعمل الخير بصوابعك العشر يعني تسعى وتعمل عشان تسعين وعملت بتشعر الله ربنا كمك هجيلك خيرين الساعة حداشر ونص قبل قابل باليوم انتين نص الساعة ما عندك وتتجوز قمر أربعة عشر. يبقى في الخير ونص تعمل الخير سبعة عشر عشرة. كلا الخيرين ونص وتتجوز كده في الدقان وبرد. ما عندك بقى, آه آه بقى. في وتعمل الخير سواء كده خرين. تداشرة ونص. وتتجاوز اما اربعتاشر. طيب بص على الجدر بتاعنا. يا يا جماعة بص على بخير ونص يعني كام? ونص لو مين اللي هو بريجماتي. صح? اللي هو ونص. تعمل خير العشرة. مين العشرة الجدر. بص على عندك. مين? صح? يجيلك خيرين حداشر ونص بنت دعمت حداشر اللي ما هو جنبات اللي هو مين اللي هو صب أكسيد اللي هو أكسيد فلكل وصب بنتو برتق حداشر ونص اللي بنتو بنتو عشان عندك في جدول تسعة ونص عشر عشر ونص <تصفيق> ده ده ده مبعش يا ما تغخرش على المجموعات التانية. بقى الكاترة بقى كده عارفين على, على الملتك بقى. اي بقى بقى بارع عن ديالكاترة? الملتك دوت عبارة عن بتخش في بعض. الملتك. عبارة عن خلتوها بكده كده صح. عن خلتوها بكده صح؟ ربينا خليت سوشتر حاجة جيلة جدا. سوشت ديالكاترة بديه في لأ في جدا هبدأش بعدين بدأ ينسى راسه استكبر ايه يسمح الناس تكبر بعد حد ده في بقى شو تخلت حاجة بقى اسمع كرينيوس اللي هو بنا بيما كل ما بريماتير كلوشر والسونشر مشكلة كبيرة جدا صعبة من الصحبه. لكن هنا إذا كترا هنا اللي دي ربنا بنخله ليه عشان تقفل وتفتح يعني على, حسب إيه؟ على عند فالولت دي عباره عن ايه عباره عن اوبليتريشن اوف او في الديجري يحصل يبقى هو بداية بس بدايه في حاجة بس هو هو حتى يا جماعه دبل في مجموعة اللي هي الدبل يعني في مجموعة في مجموعه التانيه يا فيها يعني اللي هو, اللي هو يعني تاب اللي هو يعني اللي ياخذ بدنيه ما بتجبش اللي هو الخسطين معنا يا شب؟ في حسط مجموهدات تاريين فيهم محسطين يعني اللي حب يحتلاج عايز. صح على اللي ما انتوا عايزه صح؟ لو من طبعنا عالتان ايه اللي انا غلطان صح؟ يعني اللي هو ايه اللي هو يا جماعة أنا والله عسنا برضو في حاجة يا جماعة برضو تأس ان رأي ان كل واحد ذيه ليه كبابانيتي؟ يعني في ناس ممكن تزعى بصراحة فينا؟ ها وليه كباستو؟ نوه ها كباستو أكوم مع ده جت ان هو اي لاحظتين دكتيره دكتوره ما في حصه ده تخيلوا يا جماعه يعني انتوا لو انتوا حضرتوا الناس دي تعبانه دلوقتي لو حضرت حصه وحصة هيبقى كده لو على كمان او زودنا حصه كده شويه انا حصة حصه ونص بس فانا جماعة بس انا يعني انا حاسه ان انا يعني دلوقتي في بقى بقى في النص في الدرس دوت كده دلوقتي كده. فهو افتكرت والله العظيم فكره يا عشان بس ايه انا كبك يعني انت انت تعبت شويه ما تعبش ده انا ما اركز في حاجتي ان انا اديك الدرس دم وان انا احاول ان انا كنترول كمان اللي هو ملك الطبيعي اللي ممكن يحصل بعد حصتين وليكن ده طبيعي وده درس تركيز يا جماعة والله العظيم انا مجد ما بقدرش احس انا انا بصوا هقول على حاجة والله العظيم اعتراف انا دخلت مرة في درس مع دكتور كان كده والله العظيم وإنت بس لقد كانت عن من بس بس بس بس ما بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس دوكس بس بس بس دوكس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بقى بس بس بس عليه بس بس بس بس بس بس بس يعني أنا فكرة النوع ده هو ما ينشر أكتاف كتير ما لا لا لا لا فيكم ناس ما شاء الله لا تقول ناس أنا يعني أنا فيكم يعني بس يعني جت كلمتي أو ده أنا فكرة بعض يا جماعة بعض بس كويس ولا أنتوا درجة في السنة عامة ديش درجة دي يا جماعة بقول لكم ما شاء الله ده شطار جدا. جدا. جدا. بس بس الله عايزين يا جماعه لا هديكم يعني او يعني كلكم لو دورت كل واحدة في حاجه عبقريه والله العظيم والله العظيم بقى في حاجه عبقريه لا لا بس انتو بس اندر ستريتش فور سيل بس زي المصريين كلهم كده كل مصري ايه حاسينهم هو مش انتوا اقل من الست بويز بقى مش شادين ثاني طب يلا ده كانت نرجع بعد شويه يلا كمان عباره عن اوبليكيشن صادق بقى تبعت عشان والله خد 10 دقايق Oblantation of sutures ma na Overlap of skull Overlap of skull bulging Nie ma na Mamy Będziemy molding molding Mamy Molding Mamy na Mamy Mamy się Reshaping of the skull Chłyszałek oblantation Overlap of sutures هو القرض حته خرسانه اللي هو البرايتك بونز على بعض فكان برايتك بونز على الاوكسيتا بونز فكان في النهاية على مين على الفانتر بونز يعني ايه بونز على بعض برايتك بونز على اوكسيتا بونز -er على مين على الفانتر بونز الكود كمان اللي كانت ليها يعني غير ترتيبه غير سيكونس في درجات قالوا الدرجه اللي كانت اللي هو, اللي هو لاحظ في الكتاب كده هتسبق هنا اللي هو اللي هو, اللي هو, اللي هو اه صبحة صبحة الاسمه دي, دي, دي. كده في بوريك الموننج ده ده ده كده الموننج ده ده اول حاجه ده كده جاست ابلاتيشن بقية السبب بعد كده انه في اوفرلاف هيركب على ده ممكن اها باي ممكن ارجعه مرة تانية اسمه كده اللي هو بيه بي بعض لكن في شيء 3 بقى رجبه عربعة رجبة بقى بنت دي بنت معاك ما ايه يعني ليها 3 degrees 3 degrees uh, just reversible و... overlap but reversible او حالة التالتة overlap but irreversible مولدي. طب ده حل الوحش هو حلو وجه. حلو في no just obliteration بداية ده كلها لكن ما يعيش في أدكاترة فيهن بقى? واش أدكاترة في, في السيبير دي بس معايا كده المنظر ده ننفضل بس عليك هنا في بين هيمسفيرز يا جدا فيه هادكاترة في هنا كده في حاجة لزدى بدون هيمسفيرز اسم ايه؟ اسمه فاكس سريبروي المنظر ده اسمه فاكس سريبروي ده جيورة معاقه ان ده اسمه فاكس سريبروي وفيه جيورة تانية ما بين هيمسفيرز فوق وبين السريبين الطاحة اس اسمه ده ت بص في الفوكس مع التيتورييا تقاطع بينهم في مهم قوي اسمه فينوف جادد تفتكر فينوف جادد موجود في بين فاكس تيتورييا ما انت فاكر ايه اللي بيحصل بقى دي الكريست تحتين في هنا في من بين لازم تفرق الشحنه يعني من هنا ومن هنا هيطلع بقى زي اوبا كده دلوقتي عامل زي الأوبة. صح تطلع زي يوم جاي الفكس ده يو بيت chat بيت من التنتوني بغيت من, البيتنطولي. من البيتنطولي. مين ما قطع ده يقطع معنا إحنا في ناس قلنا ياسر ياسر انترا كريم كمان شكل مولدي ده ما يشوفه تجيلك واحدة قال دكتور الحار ادخل راعي زعمان قيسرين ليه أصل أنا بدي أتكلم عليه ده بق برضو كده هو في ده خذ تسمع كده بعض ده بيري بيري بير فهي عداها عارفة ان متى الرعب تعرص رايح على بعضه ده حصل مندي لو سبرت شوية عليه او تعاملت على الفمير هي حصل انت كان في العين ممكن ما ينزلتش ده خد لبلكة دي جادرة في الماينور دي حلو حلمة مابيش مشكلة لكن في السمير هي حصل العين انت كان ما ينزلتش نجيب على الجهة الحاجة معروفة على الجهة الى الجهة القوي حاجة عدتوا عارفينها كويسة اسمها كيبوت ساكس ديني ا عايز تكتك تجيب كيمو عشان الدماغ وساكس الدنيا ما هيسبق ايه اللي حصل بقى هنا في الدماغ سدد ده ب عايزك بنروح تجيب كذا كاتر اب حلو كده وتجيب كوره راكيت او كوره تنس فول باط او كوره ايه تنس تحطها على الكوبيه ايه اللي هيحصل هتلاحظ ان ما بين الكوره التنس وبين بين دائما دايما يدور كده فبتعمل في تلامس. هذا اللي هو التلامس ده بنسميه جردن يعني حساب اوف كوتك حساب ترانس لا تقلق هو ده المنظر بالظبط اللي في فيه في الفيدة الانت والبلس نفس المنظر بالمين من الفيدة الانت والبلس ايه مع قول دي كونتراكشن دوت ده تبائف مع وزن البيه والكونتراكشن ده ضغطه عليه لكن في, في, في البيه يدخل يدخل دم يدخل دم يدخل دم تعتقد تكبر البروتوكول الخمسة دي دماغ سقط دماغ البي كيبوت ده هو Venus Obstruction. زي كل البنت بالظبط او اللي هي على ايه على الكوباء حصل Obstruction, Obstruction في هذا ديفر اوف كود ترشح مايه تحت عامل كيبوت خلي او ماكتب على على اي اللي هو كريتيكال عندك كده بتوريك اول لو كان على قفا لازم لو نزل هنا على دي بايزد بديت جزء ده جاي على وشه ونزل بوشه فالكيبود ده, نازل فيه فهي هو ده كديمة على حسب بينزل فين بالظبط فهي بيقول لك اوف ذا او السكن اوفر ذا بريزنتنج بار شبه طيب خلي بقى دليل دي بارد صحيح لو كان كبير قوي هذا الكيموت ده معناه لو كان كبير معناه ان الابر كان او كان دفل بابر صح؟ العائل ميت وعنده كيبود ده في الناي قولو انت ميت كين وجود معناه كان ليفل مش معنى يبقى معنى لو ميت ده معايا الدكاتره الجيب والده ليه انواع اول نوع الدكاتره لما تسعى بيكون السيربكس ناشف تمام؟ ده وراس نازله بالمنظر ده كده بيحصل ابستراكشن على السيربكس سيربكس ناشف وقافل كده وراس نازله لا سيربكس مش عارفه سيربكس قافل كده والعراف ده برونوتد بريشور على السيربكس يعمل يعني ده يعني العقل برضو برمجينا ده اسمه سيربايكل كيبت يتمسر بينك ايه ان هو على حتت السيرفكس بالظبط على قد السيرفكس بالظبط وده انت ما منه ليه؟ سد بس يفتح ان شاء الله الجبده هيخف بقى ينزل ع بتحكم 24 ساعة مش بس القصة ما بقاش تعني على كلها ده ما يوسع شاء الله, الله تبقى عادي جدا الله الله. لا عليه هو والتنس كرة او دكتر ده. ده بقى دي مشكلة كلها بقى ده لما اطلع بقى من السيرفكس واطلع عادي عادي عادي كله في ده اسمه ده بقى خطير لهو بورستركشة بايبون ونهوش حد قيسرية لازم معنا دكتر؟ يعني فيه اول كيبود سيرفكس بورستركشة بايه سيرفكس تاني طب الاكله ضريبه باصوفتي البالبة كده دكاتره وراس كبيرة كده خلاص وراس ايه المشكله البالبة دي زقه لسه طف شويه عايز بس نفتح الست او الدكتور سايب الايه الرص طبعا البوطه زقه على البوطه كده معايا دكاتره نص ساعة ماسه ومش فاتح ادي ايه اللي بيحصل بقى بيناس سبستراكشن زي اشتغلت زي اللي وباستروكشنا بايمين بايو صوفت تيشو عندي كتنوع كيبوت عندي اول نوع صور نوع ديفيوز بورعك تاني نوع صوفت تيشو هو الساكن درئيين كيبت رابع نوع بقى رابع نوع ده تانين ده دكاترة ده انا بعملها بالنفس ده. ده اسمه artificial كيبوت ببتوز او راكب البتوز ده موصلنا شاهد ما كيبوت هكده ايه اشد ليه اسم اسمه شنيون شنيون ده دكاترة د اللي هي عارفين اللي هو الكحكة شايفين هذا ديت المشي يقولون هذا هو المشي يقولون هذا هذا هو فخلي يقولون ده اسمه شنيون ده هذا هو المشي يقولون هذا هذا هو المشي هو شنيون هو هو هو المشي يقولون هذا هو المشي يقولون عشان هو ده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 هل نعملها Aspiration يبقى yeah, هو عندنا oh, نعملها Aspiration داخلها Infection خليها أبس oh. في فرق جوهري جدا ما بين الكيمو الفرق جوهري. هو crossing the, structures. Cross the structures. لكن الفرق doesn't mean doesn't cross الفرق ايه نعم؟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 الطفل قاعد ازاي داخل الرحم بالطول ولا بالعرض يبقى جاب فيت الله يا دكاتره اكتب الطفل قاعد ازاي جوه الرحم بالطول ولا بالعرض اسمها فيت الله عباره عن ايه عباره عن علاقه بين الماتيرنال الأكسس والفيتال اكسس ادي الماتيرنال حرموت الربط ايه النقط ده ده ماتيرنال اكسس قلت لك الرحم دي الجامعه بيعامل ازاي اهو اسمه long general line long general او بالنقهال يتنرى او بنقعد. ده اسمه long ايه لون ممكن منظر اخر ماشي اه ممكن بعيد ببين ايه transverse بالعط بالعرض يبقى هو هناك بالطول او بالعرض ده هناك بيلي اعزاي هو بطن مطل. بالطول ولا بالعرض بالعط معاشا كمان على فترة تاني على هي بص المنهج اني اسمه اوبليك بود الزاويه العين 45 درجه, مع درجة 45. دي مع الفكتراكشنز مع ده ده, ده, ده, ده, ده, ده, ده رجلي بعد كده بعد كده بدك تعمل على دابرا العلاقه بين الفتر لايت بين الام وبين إيه؟ بين البيه. خلاص في طريقتين يعني ده ممكن بالطول او اجل عرض يعني ممكن هو بيتعرف بالطول بوست كوما مش معنا عشان احطك بالطول كده فده مستوى بالطول العرض طبعا صعب جدا صعب طبعا زي ما كده كده طلع احنا في حاجه اسمها ادشن بقى ايه الادجير جادرا ايه اسمه الوضع الجليل. الوضع الجليل. جاب الهي مكتوب عنده. اي وضع يعني اي وضع جليل ايه؟ يبيني ده يا تكاترة 50 سم. طوله كام 30 سم. 40 سم. في فليكسد. زي, فليكس. زي وضع السكن راسه على صدره. وصدره على بطنه. وليتلاقيه على بطنه. وهديه متنية. وضع السكن. فليكسد. ده <أبدال> ونقدر له حاجة لطيفة في المقموعة الصحية قال له موك يا دفر بقولي هيدرامنوس او الله يفعله او بنامش بس لطيفة يبقى عاد براية طب انت اذا كدري بقولها هايبر hyperflexed او intra بريقنس اللي هو أو حل. عندنا هو البرزنتيشن. البرزنتيشن الساعة سبعة فيه يا جماعه سبعة؟ جانا دي يا جماعة اللي هو جاب يعني يعني ايه برزنتيشن بقى؟ برزنتيشن بقى يعني, إيه برزنتيش بارد؟ برزنتيش بارد يعني العين اللوارموست او زفيتس اه اللي هو يعني اوضي حته في العين which enters the bilby's first ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون دماغ اهو دماغ ايه؟ ممكن تكون بطك؟ ممكن تكون كتف؟ دماغ اسماتي فالك بطوك بريتش كتف، شولدر، بريزنتيشن ممكن الجادر يتبقى الدماغ وإيد أو الدماغ ورجل اسمه كومباونت أو كومبليكس <تصفيق> آه صادق وليه ده وممكن أي وقت برده ممكن عارف العرض ممكن توليتش بس العرض يبقى <تصفيق> ممكن على دماغ أو ممكن تبقى او أو ممكن تبقى شولدر أو ممكن تبقى راس. بيض راس ويك استات كومبلكس ممكن اكورد <تصفيق> الكورد ممكن ممكن, ممكن بقى بقى يلف الحاجات. بس كفارك. بس كفارك بس الحاجات. على عليها على يبقى اثناء هنا بمنازل بقفاء او بالقحدة دي باسناء البرتكس لو فليكس بتنادل بالبرتكس طب لو اكستين بتنادل بيه؟ بالفيس، طب لو مينو ينادل مين؟, مين بالبراون يبقى اجمل سبعة الساعة سبعة مين الكفاري بتال حاجاته يا فيس يا براو، يا برتكس ايه ثلاثة شولدر رمى ماتوكس تخدس كوبامن ستة كورد هدي سبعة يابرستيش هو ايه؟ هو اللور مست بارضل زفيتس więc wszyscy, najlepsze wśród martyńskich, którzy są w są w tej chwili. I muraga, to jest w